بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فقه اللغة والسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل التعالبي النيسابوري المتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة للهجرة فجله فائد شيخ الزور ترجمه مصنف هذا الكتاب نقلناها عن ابن خل كان وابن بسام والباخزي وغيرهم هو ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي ولد في نيسابور سنه 350 وخمسين للهجره الموافقه لسنه تسعمئه وستين للمسيح قال ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في حقه كان في وقته راعية علاة العلم وجامع أشتاة النثر والنظم ورأس المؤلفين في زمانه وإمام المصنفين بحكم قرانه وسار ذكره سير المثل وضربت إليه آباة الإبل وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب فآرفه أشهر موابع وأظهر مصالح وأكثر راو لها وجامع من أن يستوفيها حد أو وصف أو يوفي حقوقها نظم أو وصف وذكر له طرف من النسر ونورد شيئا من نظمه فمن ذلك ما كتبه إلى الأمير ابي الفضل الميكالي لك في المفاخر معجزات جمة أبدا لغيرك في الورى لم تجمعي بحران بحر في البلاغة شابه شعر الوليد وحسن لفظ الأصمعي وترسل الصابي يزين علوه خط بن مقلة ذو المحل الأرطعي شكرا فكم من فقره لك كالغنى واسى الكريم بعيد فقر مدقع وإذا تفتق نور شعرك ناظرا فالحست بين مرفع ومصرع، أرجلت فرسان الكلام وربت أسراس البديع وأنت أمجد مبدع ونقشت في فص الزمان بدائعا تزري بآثار الربيع الممرعي وله من التأليف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها وفيها يقول أبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الشاعر الإسكندري المشهور ابيات أشعار اليتيمة أذكار أذكار قديمة ماتوا وعاشت بعدهم فلذاك سمية اليتيمة وفيه قال الباخرزي إن التعالبي هو جاحظ نيسابور وزبدة الأحطاب والدهور لم تر العيون مثله ولا أنكر الأعيان فضله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 كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك فهو تهلك كل ما هيجت به النار إذا أوقتها فهو حطب كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعة كل ما كان على ساق من نبات الأرض فهو شجر كل شيء من النخل سوى فهو اللين واحده لينا. كل بستان عليه حائط فهو حديقة والجمع حدائق كل ما يفيد من السباع والطير فهو جارحة والجمع جوارح الفصل الثاني في ذكر ضروب من الحيوان عن الليث عن الخليل وعن أبي سعيد الضرير وابن السكيت وابن الاعرابي وغيرهم من الأئمة كل دابة في جوفها روح فهي نسمة كل كريمة من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلة كل دابة استعملت من إبل وبقر وحمير ورقيق فهي نخة ولا صدقة فيها كل امرأة طروقة بعلها أي انثاه وكل ناقة طروقة فحلها كل اخلاص من الناس فهم أوزاع وأعناق كل ما له ناب ويعد على الناس والدواب فيفترسها فهو سبع كل طائر ليس من الجوارح يفاد فهو بغات كل ما لا يصيد من الطير كالخطاف والخطاش فهو رهام كل طائر له طوق فهو حمام كل ما أشبه رأسه رؤوس الحيات والحرابي وسوام أبرف ونحوها فهو هل القصل الثالث في النبات والشجر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 كل منفرد بين دبال أو آكام يكون منفذا للسيل فهو واد كل مدينة جامعة فهي فسطاق ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمر بن العاص الفسطاط. وفي الحديث عليكم بالجماعه فإن يد الله على الفسطاط بكسر الفاء وضمها كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما فهو موطن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 كل ما وقع شيئا فهو وقاء له الفصل السادس في الطعام عن الأطمعي وأبي زيد وغيرهما كل ما أذيب من الإذية فهو حم وحمة كل ما أذيب من الشحم فهو صهارة وجميل كل ما يؤتدم به من زيت أو ثمن أو دهن أو ودة أو شحم فهو إهالة كل كل ما وقيت به اللحم من الأرض فهو وضم كل ما يلعق من دواء أو عسل أو غيرهما فهو لعوق كل دواء يؤخذ غير معجون فهو سفوف الفصل السابع في فنون مختلفة في عن أكثر الآئمة كل ريح تهب بين ريحين فهي نكبا كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أسرا فهي نسيم كل عظم مستدير أجوث فهو قطب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 كل قطعة من الأرض على جبالها من المنابت والمزارع وغيرها فهو قراح كل ما يروعك من جمال أو كثرة فهو رائع كل شيء استجدته فأعجبك فهو طرطة كل ما حليت به امراه أو سيفا فهو حلي كل شيء خط محمله فهو خف كل متاع من مال صامت أو ناطق فهو علاقة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 كل فعلة قبيحة فهي سوءاء كل جوهر من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس فهو الفلز كل شيء أحاط بالشيء فهو إطار له كإطار المنخل والذبف وإطار الشفى وإطار البيت كالمنطقة حوله كل وسن بمكوى فهو نار وما كان بغير مكوى فهو حرق وحزن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 الفصل التاسع يناسب ما تقدمه في الافعال عن الائمه كل شيء تجاوز الحد فقد طغى كل شيء توسع فقد تفهط كل شيء على شيء فقد تسنمه كل شيء يثور للضرر يقال له قد هاجه كما يقال هاج الكحل وهاج به الدم وهاجت الفتنه وهاجت الحرب وهاج الشر بين القوم وهاجت الرياح الهوج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 الباب الثاني في التنزيل والتمثيل الفطر الأول في طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات وأحوالها وما يتصل بها عن الأئمة الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل أرداف الملوك في الجاهلية بمنزلة الوزراء في الإسلام الرذافة كالوزارة قال لبيض وشهدت أنجبة الإثاقة عالياً الكعبي وأرباك الملوك شهود، الأقياد لحمير كالبطاريق للروم المراهق من الغلمان بمنزلة المؤثر من الجواري والكاعب منهن بمنزلة الحزور منهم الكهل من الرجال بمنزلة النصف من النساء القارق من الخيل بمنزلة البازل من الإبل الطرف من الخيل بمنزلة الكريم من الرجال البدج من أولاد الضأن مثل العسود من أولاد المعد الشادن من الظباء كالناهض من الفراق ربوض الغنم مثل بروق الإبل وجثوم الطير وجلوس الإنسان خلف الناقة بمنزلة ضرع البقرة وثدي المرأة البراثن من الكلب بمنزلة الأصابع من الإنسان الكرش من الدابة كالمعدة من الإنسان والحوصلة من الطائر المهر من الخيل بمنزلة الفصيل من الإبل والجحش من الحمير والعجل من البقر الحافر الحافر للدابة كالفرسل للبعير المنسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان والصنبك للدابة والمخلب للطير الخنان في الدواب كالزكام في الناس اللغام للبعير كاللعاب للإنسان المخاط من الأنف كاللعاب من الفم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 ويأمر لليحموم في كل ليلة بتبن وتعليق فقد كاد يثنق الغد الغدة للبعير كالطاعون للإنسان الهمج فيما يطير كالحشرات فيما يمشي صباره الشتاء بمنزلة حمارة القير الفصل الثاني في الإبل عن المبرد البكر بمنزلة الفتى والقلوس بمنزلة الجارية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 الفصل الرابع في أنواع من الآلات عن الأئمة الغرض للجمل كالركاب للفرس الفردة للبعير كالحزام للداب السناف للبعير كاللبب للداب المشرة للحجام كالمبضع للفصاد والمبزغ للبيطار الفصل الخامس في ضروب مختلفة في الترتيب عن الأئمة الرؤدة للإناء كالرقعة للثوب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 ومنه طيل إن الجنة درجات والنار دركات الهالة للقمر كالدارة للشمس الغلس في الحساب كالغلق في الكلام البشم في الطعام كالبغر من الشراب والماء الضعف في الجسم كالضعف في العقل الوهم في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل حلا في فمي مثل حلي في صدري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 تمثيل أبيع عبيدة من هذا الفن لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو صعب ولا يقال إهن إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف ولا يقال لحم قدير إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ ولا يقال خدر إلا إذا كان مستملا على جارية وإلا فهو الفتر ولا يقال مغول الا اذا كان في جوف سوط والا فهو مشمل ولا يقال ركيه الا إذا كان فيها ماء قل او كثر والا فهو بئر ولا يقال محجن الا إذا كان في طرفه عقاقه والا فهو عصا ولا يقال وقود الا إذا اتخذت فيه النار والا فهو حطب لا يقال سياع الا اذا كان فيه تبن والا فهو طين ولا يقال عويل الا اذا كان معه رفع صوت والا فهو بكاء ولا يقال مور للغبار الا اذا كان بالريح والا فهو رهج ولا يقال ترى الا اذا كان نديا والا فهو تراب لا يقال مازق وماقص الا في الحرب والا فهو مضيق لا يقال مغلغله الا اذا كانت محمولة من بلد الى بلد والا فهي رساله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 الفصل الثالث فيما يقاربه ويناسبه لا يقال للطبق نهدا إلا ما دامت عليه الهدية ولا يقال للإبل راوية إلا ما دام عليها الماء لا يقال للمرأة ضعينة إلا ما دامت راكبة في الهودج. لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء قل أو كثر ولا يقال لها زنوب إلا إذا كانت ملأة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 لا يقال للقوم رفقه إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد وفي مسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقه ولم يذهب عنهم اسم الرفيق لا يقال للبطيخ حدج إلا ما دامت صغارا خضرا لا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصور لا يقال للحجارة ربق إلا إذا كانت محماتا بالشمس والنار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 ولا يقال للجبان كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا لا يقال للمقيم بالمكان متلوم إلا إذا كان على انتظار لا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الاربع أو في ثلاث منها الباب الرابع في أوائل الأشياء وأواخرها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 النشوة أول السكر الوقت أول الشيء النعاس أول النوم الحافرة أول الأمر ومنها قوله أئنا لمردودون في الحافره أي في أول أمرنا ويقال في المثل النقض عند الحافرة أي عند أول كلمة الفرف أول الوراد وفي الخبر أنا فرطكم على الحوض أي أولكم الزلف أول ساعات الليل واحدتها زلف عن تعلب عن ابن الأعرابي الزفير أول صوت الحمار والشهيق آخره عن الفرار النقبة أول ما يظهر من الجرب عن الأصمعي العلقة أول ثوب يتخذ للصبي عن أبي عبيد عن العدبس. الاستهلال أول صياح المولود إذا ولول النبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت الرش والرتيث أول ما يأخذ من الأمة الفرع أول ما تنتجه الناقة وكانت العرب تذبقه لأصنامها تبركا بذلك الفصل الثاني في نسلها صدر كل شيء وغرته أوله فاتحة الكتاب أوله شرخ الشباب وريعانه وعنفوانه وميعته وغلواؤه وريقه وريقه اوله ريق المطر اول شقبوبه حدثان الامر اوله قرن الشمس اولها عثمون الريح أولها غزاله الضحى اولها سرعان الخيل اوائلها تباشير الصبح اوائله الفصل الثالث في الاواخر الاهزع آخر السهام الذي يبقى في الكنانه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 وعن ابن الأعربي أنه آثر يوم من الشهر وهو السعد عندهم قال الراجل إن عبيدا لا يكون غسا كما البراء لا يكون نحسا الغائره آثر القائله الخاتمه آثر الأمر ساقة العسكر آثر عجمه الرمل اخره الباب الخامس في صغار الأشياء وتبارها وعظامها وضخامها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 الحشرات صغار دواب بالأرض الدخل صغار الطير الغوغاء صغار الجراد الدر صغار النمل الزغب صغار ريش الطير القطقط صغار المطر عن الأصمعي الوقش والوقص صغار الحطب التي تشيع بها النار عن أبي تراب اللمم صغار الذنوب وقد نطق به القرآن الضغابيس صغار القثاء وفي الخبر اهدي إليه الضغابيس فقبلها وأكلها بنات الأرض الأنهار الصغار عن سعلب عن ابن الأعرابي الفصل الثاني في تفصيل الصغير من أشياء مختلفة القرن الحبل الصغير عن ابن السكين العنز الأثمة الصغيرة عن ابن الأعرابي الحفش البيت الصغير عن الليل الجدول النهر الصغير الغمر القدح الصغير الناصل القدح الصغير الذي يرى فيه الخمار النموذج هذا عن فعلب عن ابن الاعرابي وعن ابي عمرو أن الناصل مكيال الخمر الكرزو الجوالق الصغير عن الاصمعي الجرمود الحوض الصغير عن ابي عمرو القلهزم الفرس الصغير عن ابي تراب الهنذره الضع الصغير عن ابن الاعرابي الشفرة الضبية الصغيرة عنه ايضا الخشيش الغزال الصغير عن الازهري الشربة الضباع الصغير عن الليل الحسبانة الوسادة الصغيرة عن ثعلب بن عن ابن الاعربي البخنق البرقع الصغير عن الازهري ويقال بل المقنعه الصغيرة الكنانة الجعبة الصغيرة الشكوة الكربة الصغيرة الكفت القدر الصغيرة عن الأصمعين الخصاص التقب الصغير الحميت الذق الصغير النبلة, النبلة اللقمة الصغيرة عن تعالى بن عزم الأعرابي البرقع الصغير القارب السفينة الصغيرة قال الليث هي سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم الثوملة الفنجانة الصغيرة الشواية الشيء الصغير من الكبير كالقطعه من الشاك عن خلف الأحمر النوط الزلة الصغيرة فيها تمر عن أبي عبيد عن أبي عمر الرسل الجارية الصغيرة الفصل الثالث الكبير من عدة أشياء اليفن الشيخ الكبير العم العجوز الكبير عن الليل الطحر البعير الكبير الطبع النهر الكبير وهو في شعر لبيد الرس البئر الكبيرة القلة الجرة الكبيرة الفرعة القملة الكبيرة عن الأطمعين التبن القدح الكبير الشاهين الميزان الكبير الخنجر السكين الكبير عين حدرة أي كبيرة وهي في شعر امرئ القيس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 المقرات الحوض العظيم الفيلم الرجل العظيم وفي الحديث إن الدجال أقمر فيلم العبهرة المرأة العظيمة عن أبي عبيدة الضوحة الشجرة العظيمة عن الليل، الخلية السفينة العظيمة عن اللحياني السجل القردة العظيمة عن أبي زيد، الغرب الدلو العظيمة عن الليل. الدجاله الرفقة العظيمه عن ثعلب عن ابن الاعرابي الثعبان الحيه العظيمه القرنيد الاجره العظيمه الفطيط المطرقه العظيمه المعول الفأس العظيمه الطربال والصومه العظيمه عن ابي عبيده الملحمه الوقعه العظيمه الدبله والدبنه اللقمه العظيمه المحاله البكرة العظيمه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 الأرأس العظيم الرأس العتجل العظيم البطن الأركب العظيم الرقبة الأرجل العظيم الرجل الفصل الثالث في معظم الشيء المحجة والجادة معظم الطريق حومة القتال معظمه وكذلك من البحر والرمل وغيرهما عن الأصمعين كوكب كل شيء معظمه يقال كوكب الحر وكوكب الماء جمّة المال معظمه القيروان معظم العسكر ومعظم القافلة وهو معظم عن كاروان القط السابع في تفصيل الأشياء الضخمة الوهم الجمل الضخم عن الليل العلكوم الناقة الضخمة عن الأصمعي الحجم دارة الرجل الضخم عن ابن السكيت عن الفراء الجأب الحمار الضخم عن ابن الأعراضي الفلس الحبل الضخم عن الليل الخزرنق العنكبوت الضخم عن أبي تراب الهراوة العصف الضخمة عن ابي عبيدة الهيكل الضخم من كل حيوان عن النضر بن شميل السجيله الدلو الضخم عن الكسائي الرصد القدح الضخم عن أبي عبيده الجخدب الجندب الضخم عن الازهري عن شمر الثالث الجراب الضخم عن عمر عن أبيه عن أبي عمر الشيباني الوليجة الجوالق الضخم عن الليل الحجل الضب الضخم الهلوف اللحية الضخمة الهقب النعامة الضخمة القطر الثامن فيما يناسبه، الجهدم الضخم الهار البرطام الضخم الشفا عن أبي محمد الأموي الحوشب الضخم البطن عن الأصمعي القفندر الضخم الرجل عن أبي عبيدة الصف التاسع في ترتيب ضخم الرجل رجل بادل إذا كان ضخما محمود الضخم ثم خدب إذا زاد ضخامته زيادة غير مزمومة ثم خنبج إذا كان مصرف الضخامة عن الليل ثم جلندح إذا كان نهاية في وهذا عن سعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الفصل العاشر في ترتيب ضخم المرأة إذا كانت ضخمة وهي على اعتدال فهي ربحلة فإذا زاد ضخمها ولم يطبح فهي في بحلة فإذا دخل في حد ما يكره فهي مفاضة وضناك وإذا أثرف ضخمها فهي عفضاج عن الأصمعي وغيره الباب السادس في الطول والقصر الفصل الأول في ترتيب الطول على القياس والتقريب رجل طويل ثم طوال فإذا زاد فهو شوزب وشوقب فإذا دخل في حد ما يذم من الطول فهو عشنق وعشنق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 نخلة باسقة وسحوق شجرة عيدانة وعمينة جبل شاهق وشامخ وباذخ نفت سامق وجه مخروط ولحية مخروطة إذا كان فيها خول من غير عرب شعر تينان ووارد الفصل الثالث في ترتيب القصر رجل قصير ودحباح ثم حنبل وحزنبل عن أبي الوجه الثاني من كتاب فقه اللغة وسر العربية تثمة الباب الثامن الفصل الثاني فيما يحتج عليه من هذا القرآن الهلع شدة الجزع اللذج شدة الخصومة الحس شدة القتل البث شدة الحزن النصب شدة التعب الحسرة شدة الندامة الفصل الثالث في تفصيل ما يوصف بالشدة عن الأصمعي وأبي زيد والليث وأبي عبيدة ليل عكامس شديد الظلمة رجل صمحمح شديد المنة أسد ضبارم شديد الخلق والقوة رجلا عصبي وصمعري كذلك امرأة صلق شديدة الصوت رجل أقشر شديد الحمرة رجل خصم شديد الخصومة شعر قطف شديد الجعودة لبن طخف شديد الحموضة ماء زعاق شديد الملوحة وأنا أستضرف قول الليث عن الخليل الزعاق كالزعاق سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغة أم نثرة رجل شقذ شديد البصر سريع الإصابة بالعين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 داء عضال وعقام داهية عن قصير وذردبيس سير زعزع وحقحاق ريح عاصف مطر وابل سيل زاعب برد قارس حر لافح شتاء كلب ضرب طلحث حجر صيخود فتنة صماء موت صهابي كل ذلك إذا كان شديدا الباب التاسع في القلة والكثرة الفصل الأول في تفصيل الأشياء الكثيرة التسر المال الكثير الغمر الماء الكثير المجر الجيش الكثير العرج الإبل الكثيرة الكلعة الغنم الكثيرة الخشرم النحل الكثيرة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 فرس غمر وجموم كثير الجري امرأة نثور كثيرة الأولاد عن أبي عمر امرأة مهزاق كثيرة الضحك عين فرث كثيرة الماء عن الليل بحر هموم كثير الماء سحابة صبير كثيرة الماء شات درور كثيرة اللبن رجل لجوجة كثير اللجاج رجل منونة كثير الامتنان رجل أشعر كثير الشعر، كبش أصوف كثير الصوف، بعير اوبر كثير الوفر. الفصل الخامس في تفصيل القليل من الأشياء. السمد والوشل الماء القليل. الغبية والبغشة المطر القليل عن أبي زيد. الضهل الماء القليل عن أبي عمرو. الحسر العصاء القليل عن ابن العربي. الجهد الشيء القليل يعيش فيه المقل وفي القرآن الذين لا يجدون إلا جهدهم اللنظة والعلقه الشيء القليل الذي يتبلغ به وكذلك الغفه والمسكة الصوار القليل من المسكة عن أبي عمر الفصل السادس عن الفارابي صاحب كتاب ديوان الأدب الحفف قلة الطعام وكثرة الأكلة والضفق قلة الماء وكثرة الوراد والضفق أيضا قلة العيش الفصف السابع في تفصيل الاوصاف بالقله عن الأئمة ناقة عزور قليلة اللبن شاة جدود قليلة الدر امرأة نزور قليلة الولد امرأة قنين قليلة الاكل ركيه بكية قليله الماء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 مكان ضيق صدر حرج معيشة ضنك طريق لذب عن سلم عن الفراء جوف زقض عن ثعلب عن ابن الاعرابي واد نزل عن الازهري عن بعضهم الفصل الرابع في تقسيم الجبة والطراءة على ما يوصف بها ثوب جديد برد قشيب لحم طري شراب حديث شباب غض دينار هبرزي عن سعدب عن ابن الاعرابي حلة شوكاء اذا كانت فيها خشونة الجدة الفصل الخامس في تقسيم ما يوصف بالخلوقة والبلا الصمر التوب الخلق النيم الفر الخلق الشن القربة البالية الرمة العظم البالي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 ثوب عدملي شيخ قنسري عجوز قنسرش مال متلد شرف قدموس حنطه خندريس خمر عاسق قوس عاسكه زيخ كالد عن الليس كل ذلك إذا كان قديما الفصل الثامن في الجيد من أشياء مختلفة مطر جود فرط جواد جرهم جيد ثوب فاخر متاع نفيس غلام فاره سيف جراز درع أصباء أرض عزات إذا كانت طيبة التربه كريمة المنبت بعيدة عن الأحساء والنزول, والنزول. ناقه عيطل إذا كانت طويلة في حسن منظر وثمن الفصل التاسع في خيار الأشياء عن الأئمة سروات الناس حمر النعم جياد الخيل عناق الطير لهاميم الرجال حمائم الإبل عن ابن السكين أحرار البقول عقيلة المال حر المتاع والضياع الفصل العاشر في تفصيل الخالص من أشياء عدة عن الأئمة السيراء الخالص من البرود الرحيق الخالص من الشراب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 سمعت الصاحب يقول في المذاكرة أعرابي قح ورستاقي قح زهد إبريز وكبريت وهو في رجز لرؤدة ماء قراح لبن محض خبز بحت شراب صرد عن أبي زيد دم عبيط خمر صراح عن الليل كتب بعض أهل العصر إلى صديق له يستميحه الشراب عندي يا إخوان وما منهم إلا أخ للانس اخيه وما لجمع الشمل منا سوى راح صراح في صراحية الفصل الثاني عشر يناسبه عن الأئمة مقاية الطعام صفوه الشراب خلافة السمن لباب البر صيابة الشرف مساف الحسب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 الهراء الكلام الرديء، المهلهله الدرع الرديئة البهرج والزائف الدرهم الرديء. الفصل السابع عشر فيما لا خير فيه من الأشياء الرديئة والفضالات والأسفال خشارة الناس خشاش الطير عكر الزيت رزالة المتاع غسالة الثياب قمامة البيت قلامة الظفر خبث الحديد نفاية الدراهم قشامة الطعام حثالة المائده حسافة التمر قشدة السمن الفصل الثامن عشر أظنه يقاربه فيما يتساقط ويتناثر من أشياء متغايره النسال والنسيل ما يسقط من وبر البعير وريش الطائر العصافة ما يسقط من السمبل كبتدي وغيره. المشافة ما يسقط من الشعر عند الانتشار. الخلالة ما يسقط من السن عند التخلل. القرافة ما يسقط من أنف السراج إذا عشي فقطع عن الليل البراية ما يسقط من العود عند البري. الخرافة ما يسقط منه عند الخرطي. أن ما يسقط من الخشب عند النشر، أن ما يسقط منه عند النحت، الفسيط والقلامه ما يسقط من الظهر عند التقليم. الفصل التاسع عشر في مثله: براية العود، برادة الحديد، قرامة الفرن، قلامة الظهر، سحالة الفضه والذهب، مكاكة العظم، فتاة الخبز. الثالث المائدة قرابة الجلم حزازة الوسخ الفصل العشرون في تفصيل أثناء تقع على الحسام من الحيوان الوضاح الرجل الحسن الوجه الغيلم الغانية المرأة الحسناء الأشحد الوجه المعتدل الحسن المطهم الفرس الحسن الخلق العيث موسو الناقة الحسنة الخلق الفتية وكذلك الشمردلة الفصل الحادي والعشرور في تقسيم الحسن وشروطه عن سعلب عن ابن الأعرابي وعن غيرهم الصباحة في الوجه الوضاءة في البشرة الجمال في الأنف الحلاوة في العينين الملاحة في الفم الظرف في اللسان الرشاقة في القدي.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 ثم شحيم ثم ذلندح وعكوك وامرأة سمينة ثم رضراضة ثم خدلجة ثم عركركة وعضنكة الفصل الرابع والعشرون في ترتيب سمن الدابة والشاه عن ابن الاعرابي واللحياني ونحو ذلك عن ابي معد الكلابي يقال مهجول ثم منقن اذا سمن قليلا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 قيل درم عظمها درم فإذا كان فيها سمن وليست بتلك السمينة فهي طعوم فإذا كثر شحمها ولحمها فهي مكدنة فإذا سمنت فهي ناوية فإذا امتلأت سمنا فهي مستوكية فإذا بلغت غاية السمن فهي متوعبه ونهية الفصل السادس والعشرون في تقسيم السمن عن الليث والأصمعي والفراء وابن الاعرابي صبي خنفج غلام سمهدر رجل تار امرأة متربلة فرس مشياخ ناقة مكدنة شاة ممخة الفصل السابع والعشرون في ترتيب خفه اللحم عن عدة من الأئمة رجل نحيف إذا كان خفيف اللحم خلقة الله هجالا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 ثم ندو ثم رازح ثم رازم وهو الذي لا يتحرك هزالا الفصل الثلاثون في تفصيل الغنى وترتيبه عن الأئمة الكفاف ثم الغنى ثم الاحراف وهو أن ينمي المال ويكثر عن الفراء ثم الثروه ثم الاكثار ثم الإتراف وهو أن يصير أمواله كعدد التراب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 فإذا كان ذهباً وسبباً فهو صامت، فإذا كان إبلاً وغنمًا فهو ناطق وإذا كان ضيعةً ومستغلًا فهو عقار. الفصل الثاني والثلاثون في تفصيل الفقر وترتيب أحوال الفقير. إذا ذهب مال الرجل قيل أنزف وانصب عن الكتابين. فإذا ساء أثر الجذب والشدّة عليه وأكلت السنة ما له قيل. عصب فلان عن أبي عبيدة وإذا قلع حلية سيفه للحاجة والخلة قيل أنقح أنقح كلان عن تعلب عن ابن الاعرابي فإذا أكل خبز الذره وداوم عليه لعدم غيره قيل طهفل عن ابن الاعرابي ايضا فإذا لم يبق له طعام قيل أقوى فإذا ضربه الدهر بالفقر والفاقة قيل أفرم وألفج فإذا لم يبقى له شيء قيل أعدم وأملق فإذا زل في فقره حتى لفق بالدقعاء وهي التراب قيل أبقى فإذا سناها سوء حاله في الفقر قيل أبقى عن الليسي عن الخليل الفصل الثالث والثلاثون لا حليف الرد على ابن قتيبة حين فرق بين الفقير والمسكين قال ابن قتيبة الفقير الذي له بلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له واحتج ببيت الراعي أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له ثبد وقد غلط لأن المسكين هو الذي له البلغة من العيش أما سمع قول القرآن أما السفينة فكانت لمساكين السفين يعملون في البحر فأثبت لهم سفينة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 إذا احتبس القطر في السنة فهي سنة قاحطة وكاحقة فإذا ساء أسرها فهي محل وكحل فإذا أتت على الزرع والضرع فهي قاشورة ولاحسة وحالقة وحراق فإذا أتلفت الأموال فهي مجحفة ومطبقة وجداع وحطاء فإذا أكلت النفوس فهي الضبع وفي الحديث قد أكلتنا الضبع الفصل الخامس والثلاثون في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع إذا كان شديد القلب رابط الجاش فهو زدر فإذا كان لزوما للقرن لا يفارقه فهو حلبس عن الكسائي فإذا كان شديد القتاب لزوما لمن طالبه فهو غلث عن الأطمعي فإذا كان جريئا على الليل فهو مخشف ومخش عن أبي عمرو.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 فإذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد فهو غشمشم عن الاصمعي فإذا كان لا ينحاش لشيء فهو أيهم عن الليل الفص السادس والثلاثون في ترتيب الشجاعة عن ثعلب عن ابن الأعراضي وروي نحو ذلك عن سلمة عن الفراء رجل شجاع ثم بطل ثم صمة ثم ظهمة ثم زمر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 الفصل الثامن والثلاثون في تفصيل أوصاف الجبان وترتيبها رجل جبان وهيابة ثم مفؤود إذا كان ضعيف الفؤاد ثم ورع ضرع إذا كان ضعيف القلب والبدن ثم قعقاع ووعواء وهاء لاع إذا زاد جبنه وضعفه عن المؤرج والليس ثم منخوب ومستوهل إذا كان نهاية في الجبن ثم هوهات وهجهاج إذا كان نفورا فرورا عن أبي عمر ثم رعديدة ورعشيشة إذا كان يرتعد ويرتعش جبنا ثم هردبة إذا كان منتفق الجوف لا فؤاد له عن أبي زيد وغيره الباب الحادي عشر في الملء والامتلاء والصفورة والخلاق الفصل الأول في تفصيل الملء والامتلاء على ما يوفق بهما كما نطق به القرآن واجتملت عليه الأشعار وأطفح عنه كلام البلغاء وقد يوضع بعض ذلك مكان بعض. فلق مشحون كأس ذهاق واد جاكر دح طام نهر طافح عين سرة طرف مغرورق جسد مترع عين شكرى فؤاد ملآن إيث اعجر جثنة رزوم قربة متافة مجلس غاص بأهله جرح مقصع إذا كان ممتلئا بالدم عن الليت عن الخليل دجاجة مرتجة وممكنة إذا امتلأ بطنها بيضا عن أبي عبيد الفصل الثاني في تركيب كمية ما تشتمل عليه الأواني عن اكتسائه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 بستان خم ليس فيه فاكهة عن ابن الاعرابي شهبة هف ليس فيها عسل عن الليس عن الخليل قلب فارغ ليس فيه شغل خد امرد ليس عليه شعر امرأة عطل ليس عليها حلي بعير علق ليس عليه وسم محبوس طلق ليس عليه قيد خط غفل ليس عليه شكل كجرة سلب ليس عليها ورق الفصل الرابع يأخذ بطرة من مقاربته رجل أقلف لم يختتم رجل قرحان لم يصبه الجذري رجل صرورة لم يحج رجل مكسع لم يتزوج رجل غر لم يجرب الأمور سيف خشيب لم يفقل ناقة قضيب لم تذلل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 افتر عن نابه كشر عن اسنانه ابدى عن ذراعه كشف عن ساقه الفصل التاسع في خلاء الاعضاء من شعورها راس اصلع حاجب امرط واطرط جفن امعط خد امرد عارض اشق جناح احص ذنب اجرد ركض ازقع بدن املط قال الليث الأملك الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية وكان الأحنف بن قيس أملق الفصق العاشر في تفصيل الصلع وترتيبه إذا حسر الشعر عن جانبي جبهته فهو أنزع فإذا زاد قليلا فهو أجلح فإذا بلغ لانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأجله فإذا زاد فهو أصلع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 وقد قيل إن البرزق ما بين الدنيا والآخرة الرقبة همدة بين العاجلة والآجلة المدلج ما بين البئر والحوض عن أبي عمرو الرتيب ما بين نهري الكرم عن الليل المنجات ما بين البئر إلى منتهى الثانيه عن الأصمعي الره ما بين التلين الضمء ما بين الوردين الزنابة ما بين التلعتين من المسائل الفالجة متسع ما بين كل مرتفعين عن ابن العربي. الفواق ما بين الحلبتين لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى يجر ثم يعاد لحلبها عن أبي عبيد عن أبي عبيدة القر مركب الرجال بين السرج والرحل عن أبي عبيد أيضا الذئبة ما بين جثتي الرحل والسرج عن الأصمعي الفرط اليوم بين اليومين عن سعى بن علبن السدفة ما بين المغرب والشفق وما بين الفجر والصلاة عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. قونس الفرس ما بين أذنيه عن أبي عبيدة. المزالف القرى بين البر والريف كالأنبار والقادسية عن عبيد. الفصل الثاني في تفصيل ما بين الأفارع. عن ابن دريد عن الأشنان ذاني عن التوزي ومثله عن أبي الخطاب في نوادر أبي مالك الشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام وطرف السبابة الرسب ما بين طرف السبابة والوسطى العسب ما بين طرف الوسطى والبنصر البصل ما بين البنصر والخنصر الفوت ما بين كل إصبعين فولا الفصل الثالث يناسبه في الأعضاء الصدغ ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن الوسيرة ما بين المنخرين النثرة فرجة ما بين الشاربين حيال وثرة الأنف البأديل ما بين العنق إلى الترقوة الكتد والثبج ما بين الكاهل والظهر اليسرة فرجة ما بين أسرار الراحة يتيمن بها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 العشبار بين الضبع والذئب، الصرفراني بين البختي والعربي الأسبور بين الضبع والكلب الورشان بين الفاخفة والحمام النهثر بين الكلب والذئب. الفصل الخامس يقارب ما تقدم المعجر بين المقنعة والرداء المقرد بين العصى والرمح الأكمة بين التل والجبل البضع بين الثلاث والعشر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 ثم لهق ثم واضح وناصع ثم هجان وخارث الفصل الثاني في تقسيم البياض واللغات فيه كثير مما يوفق به مع اختيار أشهر الالفاظ وأسهلها رجل ازهر امرأة رعبوبة شعر أشمط فرس أشهب بعير أعيث ثور لهق بقرة لياح حمار أقمر كبس أملح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 وليس بنير ولكنه كلون الجص فهو أمهق فإن كان أبيض بياضا محمودا يخالفه ادنى صفرة كلون القمر والدر فهو أذهر. وفي حديث انس أنه كان ازهر ولم يكن أمهق فإن علته أو غيره من ذوات الأربع قمرة يسيره فهو أقهض وأقهض فإن علته غبرة فهو أعصر وأغسر الفصل الرابع في بياض أشياء مختلفة السحل الثوب الأبيض عن أبي عمرو. النقى الرمل الأبيض عن الليل الصبير السحاب الأبيض عن الأصمعي الوسير الورد الأبيض عن تعلب عن ابن الأعرابي القشم البصر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو الخوع الجبل الأبيض عن تعلب عن ابن الأعرابي الريم الظبي الأبيض اليرمع الحجر الأبيض النور الزهر الأبيض القضيم الجلد الأبيض عن أبي عبيدة وأنشد كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع الفصل الخامس يناسبه الوضح بياض الغرة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 فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في ثواب قيل له مبرقع فإن رجعت غرته في أحد الخدين فهو لطيم فإن فشد حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارهما فهو مغرب فإن كان بجحتلته العليا بياض فهو أرثم فإن كان بالسفلا فهو المض. الفصل الثالث في بلاض سائر أعضائه على الأئمة إذا كان أبيض الرأس والعنق فهو أدرع فإن كان أبيض أعلى الرأس فهو أفقع فإن كان أبيض القفا فهو اقنف فإن كان أبيض الرأس كله فهو أغشى وأرجم فإن كان أبيض الناصية فهو أسعف فإن كان أبيض الظهر فهو أرحل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 كل منهما متميز على حدة وزاد بياضه على التحجيل والغرة والشعر فهو أبلق فإن كان في استطالة فهو مولع فإن كان البياض من التحجيل رقبة اليد وعرقوب الرجل فهو مجبب فإن تجاوز البياض إلى العضدين والفخذين فهو أبلق مسرول فإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم فإن كان البياض بإحذى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى فإن كان البياض في يديه إلى مرتقيه دون الرجلين فهو أقفز وأرفق فإن كان البياض متجاوزا للأرساد في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل ثلاث مطلق يدا كان أو رجلا فإن كان البياض برجل واحدة فهو أرجل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 تتمة الباب الثالث عشر، الفصل الثالث عشر في ترتيب سواد الإنسان. إذا علاه أدنى سواد فهو أثمر، فإذا زاد سواده مع صفرة تعلوه فهو أصحم، فإذا زاد سواده على الصفرة فهو آدم، فإن زاد على ذلك فهو أصحم، فإن اشتد سواده فهو أدهم. الفصل الرابع عشر.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 قاتم أصدأ احوى أكهب أربد أغسر ادغم أطمع أورق أخفص الفصل الثامن عشر في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه فرس أبلق سيس أخرج كبش أملح ثور أشيه غراب ابقع حبل أبرق آبنوس ملمع تحاب النمر أفعوان أرقش دجاجة الرقطاء الفص التاسع عشر في تقسيم الحمرة ذهب أحمر فرس أشقر رجل أقشر دم أشكل لحم شرق ثوب مدمى مدامة صهباء الفص العشرون في الاستعارة عيش أخضر موت أحمر نعمة بيضاء، يوم أسود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 يعالج بها الإنسان الشيء حتى تغلظ جلدتها السناج أثر دخان السراج على الجدار وغيره الآث أن تمر النحل فتسقط منها نقط من العسل فيستدل بذلك على موضعها عن أبي عمر الردع أثر الزعفران وغيره من الأصباغ الفن الخامس والعشرون في تقسيم الآثار على اليد هذا فن واسع المجال. روي عن الفراء وابن الأعربي واللحياني ثم زاد الناس فيه ثم زاد الناس عليه ألفاظ كثيرة بعضها على القياس وبعضها على التقريب وقد كتبت منها ما اخترت وطمأن إليه قلبي. تقول العرب يده من اللحم غمرة ومن الشحم زهمة ومن السمك فمرة ومن الزيت قنمة. ومن البيض زهك ومن الدهن زنخة ومن الخل حمطة ومن العسل والناطف لزجة الناطف نوع من الحلوه ومن الفاكهه لزقة ومن الزعفران ردعة ومن الطين ردغة ومن الحديد سهكة ومن الطيب عبقة ومن الوسخ درنة ومن الدم ضرجة ومن العمل مجلة ومن البرد صردة الفصل السادس والعشرون في التأثير عن الأئمة صوحته الشمس ولوحته إذا آذته وأذوته صهده الحر وصهره وصخده إذا أثر في لونه محشته النار ومهشته إذا أثر فيه وكادت تحرقه خدشته السقطة وخمشته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 الفصل الأول في ترتيب سن الغلام عن أبي عمرو عن, عن أبي عباث سعلب عن ابن الأعرابي. يقال للصبي إذا ولد رضيع وصفل ثم فصيم ثم دارز ثم حفر ثم يافع ثم شدخ ثم مطبخ ثم كوكب. الفصل الثاني أشفى منه.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 فهو جحوش عن الأصمعي وأنشد للهزلي قتلنا مخلدا وابني حراق وآخر جحوشا فوق الفطين قال الأزهري كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار ثم هو إذا دب ونمى دارج فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور عن أبي الزيد.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 فإذا زاد قيل قد خصفه وخوصه فإذا بيض بعض رأسه قيل أخلث رأسه فهو مخلث فإذا غلب بياضه سواده فهو اغثم عن أبي زيد فإذا شمفت مواضع من لحيته قيل قد وخذه القتير ولهزه فإذا كثر فيه الشيب وانتشر قيل قد تفشر قد تفشغ فيه الشيب عن أبي عبيد عن أبي عمر الفصل الرابع في الشيخوخة والكبر عن أبي عمر عن ثعلب عن الأعرابي يقال شاب الرجل ثم شمفة ثم شاخة ثم كبرة ثم توجها ثم دلف، ثم دب ثم مجة ثم هدج، ثم ثلبة ثم الموت الفصل الخامس في مثل ذلك جمع فيه بين أقاويل الأئمة يقال عسى الشيخ وعسى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 ولد الضب خشف ولد الأروية غفر ولد الضبع فرعل ولد الدب بيثم ولد الخنزير خنوف ولد الثعلب هجرس ولد الكلب جرو، ولد الفارث درف ولد الضب حسل ولد القرد قشة ولد الأرنب خرنق ولد الوبر حنصنص عن الخارزنجي عن أبي الزحف التميمي. ولد الحية حربش ولد الدجاج فروج ولد النعام رأل الفص العاشر في المثان البجال الشيخ المسن القلعم العجوز المسن العود الجمل المسن الناب الناقة المسن العلج الحمار المسن الشبب الثور المسن الفارض البقرة المسنه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 فإذا كانت في الرابعة واستحق أن يحمل عليه فهو حق فإذا كان في الخامسة فهو جدع فإذا كان في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني فإذا كان في السابعة وألقى رباعيته فهو رباع فإذا كان في الثامنة فهو السديس فإذا كان في التاسعة وفطر نابه فهو بازل فإذا كان في العاشرة فهو مخلف ثم مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعدة فإذا كاد يهرم وفيه بقية فهو عود فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا انكسرت يابه فهو تلب وإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج لأنه يمد ريقه ولا يستطيع أن يحدثه من الكبر فإذا استحكم هرمه فهو كحكح عن أبي عمرو والأصمعي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 ثم سني ثم رباع ثم سديث ثم ظالع الفصل الخامس عشر في مثله عن غيره ولد البقرة في عجل فإذا شب فهو فإذا أسن فهو فارض الفصل السادس عشر في سن الشاة والعنف ولد الشاة حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى سخلة وبهمة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 السنخ أصل السن، وكذلك الجزم، القصرة أصل العنق، العجب أصل الزنب، الذمك الزنبكة أصل زنب الطائر. الفصل الثاني في مثله، الرسيس أصل الهواء، الجعثن أصل الشجرة، الجزل أصل الحطب، الحضيض أصل الجبل. الفصل الثالث في الرؤوس، الشعفة رأس الجبل والنخلة. الفرط رأس الأكمة، النخرة رأس الانف عن ابن الأعرابي، الحلمة رأس الثدي، الكراديس والمشاش رأس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين فيقال فلان ضخم الكراديس وجليل المشاش، الحجبتان رأس الوركين، القتير رؤوس المسامير عن أبي عبيد، البؤبؤ رأس المكحلة.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 الشعر للإنسان وغيره المرعزة والمرعزاء للمعز الوضر للإبل والسباع الصوف للغنم العفاء للحمير الريش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام الهلب للخنزير قال اللي الهلب ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الفرس الفصل السادس في تفصيل شعر الإنسان العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان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 العذرة الشعر يقبض عليه الراكب عند ركوبه. العرف شعر عنق الفرس الفيد شعرات فوق جحفلة الفرس عن ثعلب عن ابن الاعرابي الذئبان الشعر الذي في عنق البعير ومشفره عن ابي عمرو. التنة الشعر المتدلي في مؤخر الرسغ من الدابة العثنون شعرات تحت حنك المعز زبرة الأسد شعر قفاه عفرية الديك عرصه البرائل مرتفع من ريش الطائر فاستدار في عنقه عند التنافر الشكير من الفرخ الزغب الفصل الثامن في تقصيل أوصاف الشعر شعر جفال إذا كان كثيرا ووحف إذا كان متصلا وكث إذا كان كثيفا مجتمعا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 والعرب تستحب ذلك وتكره القرن وهو اتصالهما والزبب كثرة شعرهما والمعط تساقط الشعر عن بعض أجزائهما التصف العاشر في محاسن العين الدعج أن تكون شديدة الثواد مع سعة المقلة البرح شدة ثوادها وشدة بياضها النجل سعتها الكحل ثواد جفونها من غير كحل الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الضباء الوطف طول أشفارها وتمامها وفي الحديث إنه كان في أشفاره وطف الشهله حمرة في سوادها الفص الحادي عشر في معايبها الحوص ضيق العينين الخوص غؤورهما مع الضيق الشتر انقلاب الجسم العمش ألا تزال العين تسيل وترمص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 فإذا نظر إليه بعجلة قيل لمحه فإن رماه ببصره مع حدة نظر قيل حدجه بطرسه وفي حديث ابن مسعود حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم فإن نظر إليه بشدة وحدة قيل أرشقه وأشف النظر إليه فإن نظر إليه نظر المتعجب منه والكاره له والمبغض إياه قيل شفنه وشفن إليه شفونا وشفن فإن أعاره لحظة العداوة قيل نظر إليه شذرا فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة في علق فإن نظر إليه نظر المستثبت قيل توضحه فإن نظر واضعا يده على حاجبه متظلا بها من الشمس ليستبين المنظور إليه قيل استكفه واستوضحه واستشرفه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 فإن كسر عينه في النظر قيل دنقة وطرفش عن أبي عمر فإن فتح عينيه وجعل لا يطرف قيل شخص وفي القرآن شاخصة أبصارهم فإن ادام النظر مع سكون قيل اسجد عن أبي عمر فإن نظر إلى أفق الهلال لليلته ليراه قيل تبصره فإن أتبع الشيء بصره قيل أسأره وأثار إليه البصر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 فإذا امتلأت عينه دموعا قيل غروقت عينه وترقرقت فإذا سالت قيل دمعت وهمعت فإذا حاكت الدموعها المطر قيل همت فإذا كان لبكائه صوت قيل نحب ونشج فإذا صاح مع بكائه قيل أعوال الفصو السابع عشر في تقسيم الأنوف عن الأئمة أنف الإنسان نخفم البعير نخرة الفرس خرطوم الفيل هرتمة السبع خرنابة الجارح قرطمة الطائر ثمطيثة الخنزير الفصل الثامن عشر في تفصيل أوصافها المحمودة والمذمومه الشحم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء اعلاها القنا طول الأنف ودقة أرنبته وحزب في وسطه الفطس تطامن قصبته مع ضخم أرنبته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 نقمة الثور مرمة الشافي فنطيسة الخنزير برطيل الكلب عن سعى بن من سر الجارح من قار الطائر الفص العشرون في محاسن الأسنان الشنب رقه الأسنان واستواءها وحسنها الرسل حسن تنظيفها واتساقها التفليج تفرج ما بينها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 اللطف سقوطها إلا أثناءها الفص الثاني والعشرون في معايب الفم الشدق سعة الشتقين. الضجم ميل في الفم وفيما يليه الضذز لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل الهدل استرخاء الشفتين وغلظهما اللطع بياض يعتريهما القلب انقلابهما الجلع قصورهما عن الانضمام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 التبسم اول مراتب الضحك ثم الإهلاس وهو إخفاءه عن الأموي ثم الافترار والانكلال وهما الضحك الحسن عن أبي عبيد، ثم الكثكثة أشد منهما ثم القهقهة والقرقرة والكركرة ثم الاستغراب، ثم الطخطخة وهي أن تقول طيخ طيخة ثم الإهزاق والجهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب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 فإن كان مع حدة لسانه بليغا فهو مسلاق فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة ولا يتحيف بيانه عجمة فهو مسطع فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدره الفصل الثامن والعشرون في عيوب اللسان والكلام الرثة حبثة في لسان الرجل وعجلة في كلامه اللثغة والفقلة عقدة في اللسان وعجمة في الكلام الهثثة والهثفته حكاية التواء اللسان عند الكلام التعتعة والتعتعة ايضا حكاية صوت العي والالكن اللثغة ان يصير الراء لاما في كلامه الففأة ان يتردد في الفاء التمتمة ان يتردد في التاء اللفف ان يكون في اللسان ثقل وانعقاد يغو أن لا يبين الكلام عن أبي الذي اللجلجة أن يكون فيه عين وإدخال بعض الكلام في بعض الخنخنة أن يتكلم من لدن أمسه ويقال هي أن لا يبين الرجل كلامه فيخنخن في خياشيمه المقمقة أن يتكلم من أقصى حلقه عن الفراء الفصف التاسع والعشرون في حكاية العوارض التي تعرض لألسنة العرب الكسكسة تعرض في لغة تميم كقولهم في خطاب المؤنث ما الذي جاء بشي يريدون بك وقرأ بعضهم قد جعل ربك تحت سريا لقول القرآن قد جعل ربك تحت سريا الكسكسة تعرض في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث أبوثى وأمثى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 الطمطمانية تعرض في لغات حمير كقولهم طابا هواء يريدون طاب الهواء الفصل الثلاثون في ترتيب العيد رجل عي وعي ثم حصر ثم فه ثم مفحم ثم لجلاج ثم أبكم الفصل الحادي والثلاثون في تقسيم العض العض والضغم من كل حيوان الكدم والزر من ذي الخف والحافر النقر والنسر من الطير اللسب من العقب اللسع والنهش والنشط والنكد من الحية إلا أن النكذ بالأنف وسائر ما تقدم بالنام الفصل الثاني والثلاثون في أوصاف الأذن الصمع صغرها السكك كونها في نهاية الصغر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 التلع إشرافها الهنع تطامنها الغلب غلظها البتع شدتها الصعر ميلها الوقص قصرها الخضع خضوعها الحدل عوزها الفصل الخامس والثلاثون في تقسيم الصدور صدر الإنسان كركرة البعير لبان الفرس زور السبع قص الشات جؤجء الطائر جوشن الجرادة. الفصل السابس والثلاثون في تقسيم السدي سندوة الرجل سدي المرأة خلف الناقة ضرع الشاة والبقرة تبي الكلبة الفصل السابع والثلاثون في أوصاف البطن الدحل عظم الحبن خروجه، السجل استرخاء القمل بخم الضمور لطافة البجر شخوص التخرخر اضطرافه من العظم عن الأصمعي الفصل الثامن والثلاثون في تقسيم الأفصار ظفر الإنسان منسم الباب الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة والسر العربية تتمة الباب الخامس عشر الفصل الرابع والأربعون في العظام الخشاء العظم الناس خلف الأذن عن الأصمعى الحجاج عظم الحاجب العفّور عظم الناس في جبين الفرس وهما عفّران يمنة ويشرى الناهقان عظمان شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمى قال قال ابن السكيت يقال له من نواهق الترقوة العظم الذي بين سغرة النحر والعاثق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 فإذا أجزعت فمسكها الثقاء الفصل السابع والأربعون في تقسيم الجلد على القياس والاستعارة مسك الثور والثعلب. مسلاخ البعير والحمار إهاب الشاة والعلل. شكوة السخلة خرشاء الحية دواية اللبن الفصل الثامن والأربعون يناسبه في القشور القطمير قشرة النواة الفتيل القشرة في شق النواة القيض قشرة البيض الغرقء القشرة التي تحت القيد، القرفة قشرة القرحة المندملة اللحاء قشرة العود الليف قشرة القصبة الفص التاسع والاربعون يقاربه في الغلف الساهور غلاف القمر على زعم العرب الخف غلاف طلع النخل الجفن غلاف السيف الفص الخمسون في البيض البيض للطائر المكن للضب المأزن للنمل الصؤاب للقمل السرء للجراد، الفص الحادي والخمسون في العرق إذا كان من تعب أو من حمى فهو رشح ونضيح ونبح فإذا كثر حتى صاحبه إلى أن يمسحه فهو مسيح فإذا جف على البدن فهو عصيم الفص الثاني والخمسون فيما يتولد في بدن الإنسان من الفضول والأوساخ. إذا كانت العين فهو رمص فإذا جف فهو غمص فإذا كان في الأنف فهو مخاط، فإذا جف فهو نفس، فإذا كان في الأسنان فهو حفر، فإذا كانت الشدقين عند الغضب وكثره الكلام كالزبد فهو زبب، فإذا كان في الأذن فهو اف فإذا كان في الأضفار فهو تف فإذا كانت في الرأس واللحية فهو حزاز وهبرية وإبريا فإذا كان في سائر البدن فهو درن الفصل الثالث والخمسون في روائح البدن النكهة رائحة الفم صيبة كانت أو كريهة الخلوف رائحة فم الصائم السهق رائحة كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق هذا عن الليس وعن غيره من الأئمة إن السهك رائحة الحديد البخر للسم الصنان للإبط الدفر لسائر البدن الفط الرابع والخمسون في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها، العرف والأريجة للطيب القتار للشواء الزهومة للحم الوضر للسم الشياث للقطمة أو الخرفة المسترقة العفن للجلد غير المدبوخ الفصل الخامس والخمسون يناسبه في تغير رائحة اللحم والماء خم اللحم وأخم إذا تغيرت ريحه وهو شواء أو قدير أي في القدور وصل وأصل إذا تغيرت ريحه وهو نيء أجن الماء إذا تغير غير أنه شروب وأتن إذا أنتن فلم يقدر على شربه الفصل السادس والخمسون يقاربه في تقسيم أوصاف التغيير والفساد على أشياء مختلفة أروح اللحم أسن الماء خسر الطعام سنخ السمن زنخ الدهن قنم الجوز مجرة البيضة دخن الشراب نمست الغالية نمس الأقط خمج التمر إذا فسد جوفه وحمض تخ العجين إذا حمض ورخف إذا استرخى وكثر ماءه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 طبي الحديد نغل الأديم طبع السيف ذربت المعدة الفصل الخا... السابع والخمسون في نفله تلجن رأسه كلعت رجله درن جسمه وسخ توضه طبع عرضه ران على قلبه الباب السابس عشر في صفة الأمراض والأدواء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 الفصل الثالث في تفصيل أوضاع أوجاع الأعضاء وأدواءها على غير التقاء إذا كان الوجع في الرأس فهو صداع فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة فإذا, فإذا كان في العين فهو عائر فإذا كان في اللسان فهو قلاع فإذا كان في الحلق فهو عذرة وذبحة فإذا كان في العنق من قلق وساد أو أو غيره فهو لبن وإجل فإذا كان في الكبد فهو كبد فإذا كان في البطن فهو قداد عن الأطمعي فإذا كان في المفاصل واليدين والرجلين فهو رسيا فإذا كان في الجسد كله فهو رداع وأنشد فواحزني وعاودني رداعي وكان فراق خلي كالخداع فإن كانت في الظهر فهو خزرة عن أبي عبيد عن العدبة وأنشد داوي بها ظهرك من أوجاعه من خزرات فيه وانقطاعه فإذا كان في الأضلاع فهو شوصة فإذا كان في المثانة فهو حصا وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر الفصل الرابع في تفصيل الأدواء وأوصافها عن الأئمة الداء اسم جامع لكل مرض وعيب ظاهر أو باطن حتى يقال داء الشيخ أشد الأدواء فإذا اعيا الأطباء فهو عياء فإذا كان يزيد على الأيام فهو عضال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 ثم السحسحة ثم الجأز ثم الشرق ثم الفوق ثم الجرد ثم العتف وهو عند خروج الروح. الفصل السادس في نثله عن غيرهم السحسحة ثم السعال ثم البحاح ثم القحاب ثم الخناق ثم الذبح الفصل السابع في أدواء تعتري من كثرة الأتل إذا أفرط شبع الإنسان فقارب الاتخام قيل بشمة ثم سنقة فإذا اتخم قيل جفسة فإذا غلب الدسم على قلبه قيل فصئة وطنخة فإذا أكل لحم نعجة فتقل على قلبه قيل نعجة وينشد كأن القوم عشوا لحم ضأن فهم نعجون قد مال الطلاهم فإذا أكل التمر على الريق ثم شرب عليه فأصابه من ذلك داء قيل قبض الفصل الثامن في تفصيل أسماء الأمراض وألقاب العلل والأوجاع جمعت فيها بين أقوال الأئمة آئمة اللغة والصلاحات الأطباء الوباء المرض العام العداد المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حمى الربعي والغب وعادية السم الخلج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مش التوصيم شبه فترة يجدها الإنسان في أعضائه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 الشخوص أن يكون ملقا لا يطرف وهو شاخص الصرع أن يكون الإنسان يخر ثاقطا ويلتوي ويضطرب ويفقد العقل ذات الجنب وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمة ذات الرئة قرحة في الرئة يضيق منها النفس، الشوفة ريح تنعقد في الأضلاع الفتق أن يكون بالرجل نتوء في مراق البطن فإذا هو السلقى وغمزه إلى داخل غارة وإذا استوى عادة الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلاظ داء الفيري أن تتورم الساق كلها وتغلظ المالا خوليا والمال خوليا من الجنون وهو أن يحدث بالإنسان أفكار رديئة ويغربه الحزن والخوب وربما صرخ ونطق بتلك الأفكار وخلط في كلامه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 اليرقان والأرقان هو أن تفر عين الإنسان ولونه لامتلاء مرارته واختلاط المرة بدمه القولنج اعتقار الطبيعة لانسداد المعى المسمى قولون بالرومية الحصات حجر يتولد في المسانة أو الكلية من خلط غريض ينعقد فيها ويستحجر سلس البول ان يكثر في الإنسان البول بلا حرقه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 الداحس ورم يأخذ في الأوطار ويظهر عليه شديد الضربان وأصله من الدحس وهو ورم يكون في أطرة حافر الدابة الشرى داء يأخذ في الجلد أحمر كهيئة الدراهم الحصبة بثور إلى الحمرة ما هي الحصف بثور تثور في من كثرة العرق الحماق مثل الجدري عن الكسائي السعفه في الرأس أو الوجه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 فإذا أرعدت فهي الناسب فإذا كان معها برسام فهي الموم فإذا لازمته ثم أياما ولم تفارقه قيل أردمت عليه وأضبطت الفصل الثاني عشر يناسبه في اصطلاحات الأطباء على ألقاب الحميات. إذا كانت الحمّة لا تدور بل تكون نوبة واحدة فهي حمّة يوم فإذا كانت تأتيه في كل يوم فهي الورد فإذا كانت تنوب يوماً ويوم لا فهي الغد فإذا كانت تنوب يوماً ويومين لا ثم تعود في الرابع فهي الربع وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل فإذا دامت واقلقت ولم تقلع فهي المطبقه فإذا قويت واشتدت حرارتها ولم تفارق البدن فهي المحرقة فإذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والقمرة في الوجه وكراهه الضوء فهي البرسام. فإذا دامت ولم تقلع ولم تكن قوية الحرارة ولا لها أعراض ظاهرة مثل القلق وعظم الشفتين ويبس اللسان وسواده وانتهى الإنسان منها إلى ضنن وذبول فهي دفق الفصل الثالث عشر في أدواء تدل على أنفسها بالانتساب إلى اعضائها العضد وجع العضد القصر وجع القفرة الكباد وجع الكبد الطحل وجع الطحال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 فإذا غشي عليه فظن أنه مات ثم تتوب إليه نفسه قيل أغمي عليه فإذا غشي عليه من السكتة قيل أشكت فإذا غشي عليه فخر ساققا والتوى واضطرب قيل صرعا الفصل الثالث عشر في الجرح عن الأصمعي وأبي زيد والأموي والكسائي إذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى قيل فها يصخى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 الفصل الحادي والعشرون في تفصيل أحوال الموت. إذا مات الإنسان عن علة شديدة قيل أراح. قال العجاج أراح بعد الغم والتغم فإذا مات بعلة قيل فاضت نفسه بالضاد. فإذا مات فجأة قيل فاضت نفسه بالضاء. وإذا مات من غير دائم قيل فقس وفقس عن الخليل. فإذا مات في شبابه قيل مات عضة واحتضر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 طفث البرزون تنبل البعير همدت النار قرث الجرح إذا مات الدم فيه الفصل الثالث والعشرون في تقسيم القتل قتل, قتل, قتل الإنسان جزر البعير ونحره ذبح البقرة والشاتة أصمى الصيلة صرت البرغوثة قفع القملة صضغ النملة عن أبي عبيد عن الأحمر وحطم أحسن وأطفح وقد نطق القرآن بذلك في قصة سليمان أطفأ فراجة أخمد النار أجهز على الجريح الفصل الرابع والعشرون في تفصيل أحوال القتيل إذا قتل الإنسان القاتل ذبحا قيل زعفه وسحفه عن الأطمعي فإن خنقه حتى يموت قيل زرعه عن الأموي فإن أحرقه بالنار قيل شيعه عن أبي عمرو فإن قتله صبرا قيل أصبره فإن قتله بعد التعذيب وقطع الأطراف قيل أمثله فإن قتله بقود قيل أقاده وأقصه الباب السابع عشر في ذكر ضروب الحيوان وأوصافها الفصل الأول في تفصيل أجناتها وجمل منها عن الأئمة الأنام ما على ظهر الأرض من جميع الخلق السقلان الإنس والجن الحن على على زعم العرب حي من الجن البشر بنو ادم الدواب يقع على كل ماش على الارض عام وعلى الخيل والبغار والحمير خاصه النعم أكثر ما يقع على الخيل العوامل يقع على الثيران الماشيه تقع على البقر والضانيه والماعزه الجوارح تقع على ذوات الصيد من السباع والطير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 فهو عفيق ولفيك عن أبي عمر الوحدة الفصل الخامس معي بخلق الإنسان سوى ما مر منها فيما تقدم إذا كان الإنسان صغير الرأس فهو أفعل وسمع مع فإذا كان فيه عوج فهو أشدث عن إذن العربي. فإذا كان عريضه فهو أفطح فإذا كان به شجة فهو أشج فإذا أدبرت جبهته وأقبلت هامته فهو أكبث فإذا كان ناقص الخلق فهو أكشم فإذا كان معوج القد فهو أخفج فإذا كان ما إلى الشق فهو أحدل فإذا كان طويلا منحنيا فهو أثقف، فإذا كان منحني الظهر فهو أدن فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب فإذا خرج صدره ودخل ظهره فهو أقعث فإذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه فهو ألف فإذا كان في رقبته ومنكبيه كباب إلى صدره فهو أجنأ وأدنأ فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو أغن فإذا كان في صوته فحه فهو أمحل فإذا كان في وسط شفته العليا طول فهو أبضر فإذا كان معوج رسوغ من اليد أو الرجل فهو أفدع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 فإذا كان رزلا نزلا لا اللامر له ولا جلد فهو فسّي، فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغص وجبس وجبر، فإذا زاد لؤمه وتناه وتناهت خسته فهو عكل وقذع وزمح عن أبي عمرو، فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. الفصل السابع في سوء الخلق. فإذا كان رجل سيء الخلق فهو زاعر وعزور فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكي، عن أبي زيد. فإذا تناها في ذلك فهو عفس وعكف عن الفراغ. الفصل الثامن في العبوس إذا زوى ما بين عيني الرجل فهو قاطب وعارف، فإذا كسر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح، فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومقفهر. فإذا كان عبوسه من الهم فهو تاهم فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأطمع الفط التاسع في الكبر وترتيب أوصافه رجل معجب ثم تائه ثم مزهو ومنخو من الزهو والنخوة ثم بازخ من البذغ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنة ويسرة من كبره ثم متغطرف إذا تشبه بالغطارفة كبرا ثم متغطرس إذا زاد على ذلك الفصل عاشر في الوصف لكثرة الأكل وترتيبه إذا كان الرجل حريصا على الأكل فهو نهم وسره فإذا زاد حرصه وجودة أكله فهو جشع فإذا كان لا يزال قريما إلى اللحم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 ثم لحز إذا كان ضيق النفس شديد البخل عن أبي عمر ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا عن الأصمعي ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله عن أبي عبيدة ثم حلز إذا كان في نهاية البخل عن ابن الأعرابي الفصل الثاني عشر في كثرة الكلام عن الأئمة رجل مذهب بفتح الهاء ومهزار ثم ترتار ووعواع ثم ضقباق وفقفاق ثم لقاعة وسلقاعة الفصل الثالث عشر في تفصيل أحوال السارق وأوصافه إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق فإذا كان يقطع على القواسل فهو لص وقردوب فإذا كان يسرق الإبل فهو خارق فإذا كان يسرق الغلم فهو أحمص والحميصة أشيات المسروقة عن عمر عن أبيه أبي عمرو الشيباني فإذا كان يسرق الدراهم بين أصابعه فهو فقاف فإذا كان يشق الجيوب وغيرها من عن الدراهم والدنانير فهو فرار فإذا كان داهية في اللصوصية فهو السبد أسباد كما يقال هتر أهتار عن الفرار فإذا كان له تخصص بالتلفص والقبس فهو طمل عن ابن الأعرابي فإذا كان خبيثا منكرا فهو عفر وعفرية ونفرية عن الليل عن الخليل فإذا كان من أخبث اللصوص فهو عمروط عن الأصمعين فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم فهو شف فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعهم ويسرق معهم فهو لغيف عن ثعلب عن عمر عن ابي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 فإذا كان ذكيا متوقدا مصيب الرأي فهو المعي فإذا ألقي الصواب في روعه فهو مروع ومحدث وفي الحديث إن لكل أمة مروعين ومحدثين فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر الفصل التاسع عشر في سائر المحاسن والممادح إذا كان الرجل طيبا نفس ضحوكا فهو فكه عن أبي زيد.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 وحكى الازهري عن بعض الأعراب في وصف رجل بالخفة والظرف فلان قلقل بلبل فإذا كان حركا ظريفا متوقدا فهو جولي فإذا كان حادقا قويا جيد الصنعة في صناعته فهو عبقري فإذا كان خفيفا في الشيء لحذقه فهو أحوذي وأحوذي عن أبي عمرو، فإذا حنكته مصائر الأمور ومعارف الدهر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 شاعر مفلق داهية باقعة رجل معن مغن مطر ظريف عبق لبق شجاع أهيس أليس فارس ثقف لقف الفصل الحادي والعشرون في أوصاف المرأة ونعوفها عن الأئمة إذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فهي خوض فإذا كانت جميلة الوجه ضضة البش... ناعمة البشر فهي بهكلة وغضة، فإذا كانت حيية فهي خفرة وخريدة فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار فإذا كانت تجتنب الاقذار فهي قذور فإذا كانت عفيفة فهي حصان فإذا احفرها زوجها فهي محفرة فاذا كانت عاملة الكفين فهي صناع فاذا كانت خفيفة اليدين بالغز فهي ذراع فاذا كانت كثيرة الولد فهي نسور فاذا كانت قليلة الاولاد فهي نزور فاذا كانت تريد الذكور فهي مثكار فاذا كانت تريد الإناث فهي مئناس فاذا كانت تريد مرة ذكرا ومرة انثى فهي مئقاد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 فإذا أقامت على ولدها بعد زوجها ولم تتزوج فهي مشفلة فإذا أرضعت ولدها ثم تركته بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثالث من كتاب فقه اللغة وسر العربية تكمة الباب السابع عشر الفصل الخامس والعشرون في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء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 فهذا من الجماح الذي يرد منه بالعين والجموح الثاني النشيط السريع وهو ممدوح ومنه قول امرئ القيس وكان من اعرف الناس بالخيل وأوصفهم لها جموحا مروحا وإحضارها كمعمعة السعة المقذي الفصل السابع والعشرون في عيوب خلقة الفرس إذا كان مسترخيا الأذنين فهو أخذى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 فإذا افتكت ركبتاه أو كعباه فهو أفك فإذا كان رسغه منتصبا مقبلا على الحافر فهو أقفد فإذا تدانت فخزاه وتباعد حافراه فهو أفضف وأفضد فإذا كان ملتوي الارساغ فهو أفدع فإذا كان منتصب الرجلين من غير حناء وتوتر فهو اقصف فإذا قصر حافر رجليه عن حافر يديه فهو شئيت فإذا طبق حافر رجليه حافريه يديه فهو أحق وينشد وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت والساطي البعيد الخطوة هو قد تقدم تفسير الأقدر فإذا كان حافره منقشرا فهو نقد فإذا عظم رأس عرقوبه ولم يحد فهو اقمع فإذا كان يسق بحافره يده الأخرى فهو مرتهش فإذا حدث في عرقوبه تزايد وانتفاخ وعصب فهو أجرد فإن حدث ورم في أطرة حافره فهو أدخث فإن شخص في وظيفه شيء يكون له حجم من غير الصلابة العظم فهو أمش واسم ذلك العظم المشش الفصل الثامن والعشرون في عيوب عاداته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 فإذا كانت تقلع الشيء بفيها فهي تموم فإذا تركت سنة لا يجز صوفها فهي معضرة فإذا كانت مكسورة القرن الخارج فهي قصماء فإذا كانت مكسورة القرن الداخلي فهي عضباء فإذا التواقرناها على أذنيها من خلفها فهي عقصاء فإذا كانت منقصبة القرنين فهي نصباء فإذا كانت ملتوية القرنين على وجهها فهي قبلاء فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصوا، فإذا انشقت أذناها فولا فهي شرقاء فإذا انشقتا عرضا فهي خرقاء الفصل الخامس والثلاثون في تقصير أسماء الحيات وأوصافها عن الأئمة الحباب والشيطان الحيف الخبيثة الحنش ما يصاد من الحيات والحيوت الذكر منها الحفاث والحبب الضخم منها وذكر حمزة بن علي الأصفهاني أن الحفاث ضخم مثل الأسود أو أعظم منه وربما كان أربع أذرع وهو أقل الحياة اذى وسنانير هجرت في الدور الحفاث وهو, يفط... وهو يفطاد الجرذان وما أشبهها الأسود العظيم وفيه سواد قال حمزة الأسود هو الداهية وله شعر أسود وعرف طويل وبه صنان كالصنان التيس في المعدة الشجاع أسود أملة يضرب إلى البياض خبيث قال شمر وهو دقيق لطيف قال أبو زيد الأعيرج حية صماء لا تقبل الرقى وتبصر كما تفسر الأفعى قال أبو عبيدة الأعيرج حية أريطف نحو ذراع وهو أخبة من الأسود عن ابن الأعرابي الأعيرج أخبة الحيات يقفز على الفارس حتى يصير معه في سرج قال ليس عن الخليل الأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياق وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس قال غيره هي التي إذا مشت متتنية جرشت بعض أنيابها ببعض وقال آخر هي التي لها رأس عريض ولها قرنان والأفعوان الذكر من الأفاعي العربد والاسود حية تنفخ ولا تؤذي الأرقم الذي فيه سواد وبياض والارطش نحوه ذو الطفيتين الذي له خطان أسودان الأبتر القصير الزنب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 لما ضرني من فيه ناب ولا تغرب النضماض هي التي لا تذكر في مكان ومن أسمائها القزة والهلال والمزعامة عن سعلب عن ابن الأعرابي انتهى الباب السابع عشر الباب الثامن عشر في ذكر أحوال وأفعال للإنسان وغيره من الحيوانات الفصل الأول في ترتيب النوم أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ثم الوسن وهو ثقل النعاس ثم الترنيق وهو مخالفة النعاس العين ثم الكرا والغنب وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. ثم التغسيق وهو النوم وأن تسمع كلام القوم عن الأصمعين ثم الاغفاء وهو النوم الخفيف ثم التهويم والغرار والتهجاع وهو النوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل ثم الهجود والهجوع والهبوع وهو النوم الغرق ثم التسبيخ وهو أشد النوم عن أبي عبيد عن الأموي الفصل الثاني في ترتيب الجوع أول مراتل الحاجة إلى الطعام الجوع ثم السغب ثم الغرة ثم الطواء ثم الضرم ثم السعار الفصل الثالث في ترتيب أحوال الجائع إذا كان الإنسان على الريق فهو ريق عن أبي عبيدة فإذا كان جائعا في الجب فهو محل عن أبي زيد فإذا كان متجوعا للدواء مخليا لمعدته ليكون أسهل لخروج الفضول من أمعائه فهو وحش ومتوحش فإذا كان جائعاً مع وجود الحر فهو مغتوم فإذا كان جائعاً مع وجود البرد فهو خرس فإذا احتاج إلى شد وسطه من شدة الجوع فهو معصم الفصل الرابع في ترتيب العطش أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش ثم الزمأ ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة ثم الهيام ثم الأوام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 التطعم والتلمذ التذوق الخضم الأكل بجميع الأسنان القضم بأطرافها الغدم الأكل بجفاء وشدة نهم عن الليل القشم والسحت شدة الأكل الخمخمة ضرب من الأكل قبيح المشع أكل ما له جرس عند الأكل كالقثاء وغيره اللوث الأكل القليل عن ابن الأعرابي قال الليل هو أن يتتبع الإنسان الحلاوات وغيرها فيأكل القش والتقشس أن يطلب الأكل من هنا ومن هنا الفصل الثامن في تقسيم الشرب شرب الإنسان رضع الطفل ولغ السبع جرع وكرع البعير والدابة عب الطائر الفصل التاسع في ترتيب الشرب عن الصاحب أبي القاسم أقل الشرب التغمر ثم المص والتمزز ثم العب والتجرع وأول الرين نضح ثم النقع ثم التحبب ثم التقمح الفصل عاشر في تقسيم الأكل والشرب على أشياء مختلفة بلع الطعام سرط الفالوزج لعق العسل جرع الماء سف السويق حس المرقة الفصل حادي عشر في تقسيم الغصف غصب الطعام شرق بالماء شجي بالعظم جرس بالريق الفصل الثاني عشر في شرب الأوقات الجاشريه شرب السحر الصبوح شرب الغدات القيل شرب نص النهار الغبوق شرب العشي الفصل الثالث عشر في تقسيم الحبل امراه قبلة ناقة خلفة رمكة عقوق أتان جامع شاث نتوج كلبة مجح الفصل الرابع عشر في تقسيم الولادة ولدت المرأة نتجت الناقة والشات وضعت الرمكة والأتان الفصل الخامس عشر في تقسيل التهيئ لأفعال وأحوال مختلفة فأن الرجل إذا تهيأ للقيام سماثل المريض إذا تهيأ للمثول أجهش الصبي إذا تهيأ للبكاء برأل الديق وتبرأل إذا تهيأ للهراش دف الطائر إذا تهيأ للطيران استدف الأمر إذا تهيأ للانتظام احرمتش الرجل واذبأرة إذا تهيأ للشر عن الأصمعي تشذر وتقتر إذا تهيأ للقتال عن أبي زيد تلبب إذا تهيأ للعدو ابرندع للامر للأمر واستنتل إذا تهيأ له عن أبي زيد أيضا تخيلت السماء وترهيأت إذا تهيأت للمقر أب فلان يأب أبا إذا تهيأ للمسير عن أبي عبيد عن أبي عبيدة وأنشد للأعشى أخ قطوى كشحا وأب يذهب الفصل السادس عشر في ترتيب الحب وتفصيله عن الأئمة أول مرافل الحب الهوى ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب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 ثم الجوى وهو الهوى الباطن ثم التيم وهو ان يستعبده الحب ومنه ثم تيم الله اي عبد الله ومنه رجل متيم ثم التبل وهو ان يسقمه الهوى ومنه رجل مكبول ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدله ثم الهيوم وهو ان يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائن. الفصل السابع عشر في ترتيب العداوة عن أبي بكر الخوارزمي وابن خالوي البغض ثم القلة ثم الشنف والشنأ ثم المقت ثم البردة وهي أشد البغض فأما الفرك فهو بغض المرأة زوجها وبغض الرجل مرأته لا غير الفصل الثامن عشر في تقسيم أوصاث العدو العدو ضد الصديق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 ثم الغيظ وهو غضب كامن للعاجز عن التشفي ومنه قوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ثم الحرد بفتحراء وتسكينها وهو أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاضه ويهم به ثم الحنق وهو شدة الارتياض مع الحقد ثم الاختلاط وهو أشد الغضب قال ابن السكين اهمأك الرجل وارمأك واصمأك إذا امتلأ غضبا الفصل العشرون في ترتيب الصروف أول مراتبه الجزل والابتهاج ثم الاستدشار والاهتجاج وفي الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ثم الارتياح والبرنشاق ومنه قول الأصمعي حدثت الرشيد بحديث كذا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 الحزم سرعة القطع الخطف سرعة الأخذ القعص سرعة القتل الشح سرعة المطر المشق سرعة الكتابة والطعن والأكل عن ابن السكيه الإمعان الإسراع في السير والأمر العيث الإسراع في الفساد الفطف الثالث والعشون في تفصيل ضروب الطلب التوخي طلب الرضا والخير والمسرة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 النوث حركة الغصن بالريح التدلدل حركة الشيء المتدلي الترجرج حركة الكفل الثمين والفالوذج الرقيق النسيم حركة الريح في لين وضع الزماء حركة القتيل النودان حركة اليهود في مدارسهم الفصل الرابع في تقسيم الرعدة الرعدة للخائف والمحموم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 اللجلجه والنجنجه تحريك المضغه واللقمه في الفم قبل الابتلاع التلمذ تحريك اللسان والشفتين بعد الاكل كانه يتتبع بلسانه ما بقي في اسنانه المضمضه تحريك الماء في الفم الخضخضة تحريك الماء والشيء المائع في الاناء وغيره الهز والهزه تحريك الشجرة ليسقط ثمرها الزعزعه تحريك الريح النبات والشجر وغيرهما الزفزفة تحريك الريح يبيس الحشيش الهدهده تحريك الأم ولدها لينام النضنضه تحريك الحية لسانها البصدفة تحريك الكلب ذنبه المزمجة والترترة أن يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا النفس والإضاء تحريك الدابه لاستخراج اقصى سيرها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 في تقصير حركات اليد وأشكال وضعها وتقليلها وقد جمعت في هذا الفصل بين ما جمع حمزه الأصفهاني وبين ما وجدته عن اللحياني وعن سعل عن ابن الأعرابي وغيره إذا نظر إنسان إلى قوم في الشمس فألفق حرف كفه بجبهته فهو لاستكشافه، فإن زاد في رفع كفه عن الجبهة فهو لاستكشافه.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 فإذا أخرج الإبهام من بين السبابة والوجسطى ورفع أصابعه على أصل الإبهام كما يأخذ 29 وأضجع سبابته على الإبهام فهو القفع فإذا قبض الخنصر والبنصر وأقام سائر الأصابع كأنه يأكل فهو القبع فإذا نقس أصابعه وأقام أصولها فهو القفع فإذا أدار سبابته على الإبهام وحدها وقد قبض أصابعه فهو القفع فإذا جعل أصابعه كلها فوق الإبهام فهو العجس فإذا رفع أصابعه ووضعها على أطل الإبهام عاقدا على تسعة وتسعين فهو الضف، فإذا جعل الإبهام تحت السبابة كأنه يأخذ ثلاثة وستين فهو الضبط فإذا قبض أصابعه ورفع الإبهام خاصة فهو الضويت فإذا رفع يديه مستقبلا ببطونهما وجهه ليدعو فهو الإقناع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 الحسية بالكفين الضبثة ما يحمل بين الكفين الحال ما حملته على ظهرك الثبان ما لففت عليه حجزة سراويلك من خلف الضغمة ما حملته تحت إبتك الكارة ما حملته على رأسك وجعلت يديك عليه لئلا يقع الفصل العاشر في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان مع اختيار أسفل الألفاظ وأشهرها الرجل يسعى المرأة تنشي الصبي يدرج الشاب يخطر الشيخ يدلف الفرس يجري البعير يسير الظليم يهدج الغراب يحذل، العصفور ينقر الحية تنساب العقرب تدب الفصل حابي عشر في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو المشي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 الدليف مشية الشيث رويدا ومقاربته الخطو الهدجان مشية المثقل وكذلك الدلح والدرمان الدألان مشية النشيط والذألان بالذال مشية خفيفة ومنها يسمى الذئب الدؤالة الرسفان مشية المقيد الوكبان مشية في درجان ومنه اشتق الموكب الاختيال والتبختر والتبهنس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها الخيزولا والخيزورا مشية فيها تبختر الخذل مشة المنخذل في مشيه كأن الشوك شاك قدمه المفيطاء مشة المتبختر ومد يديه لقول القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى الحيكان مشية يحرك فيها الماشي اليتيه ومنكبيه عن الليف زيد. القهقر مشيه الراجع الى خلف العشزان مشيه المقطوع الرجل القزل مشي الأعرج التحلج مشيه المجنون في تمايله يمنه ويسرا الاهطاع مشيه المسرع الخائف من قول القرآن مهطعين مقنعي رؤوسهم الهرولة مشيه بين المشي والعدو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 الخنزفة والنعتلة أن يمشي مفجا ويقلب رجليه كأنه يغرف بهما وهي من التبختر الترهوك مشية الذي يمشي كأنه يموج في مشيه الحق أن يقارب الخطوة طابع من كتاب فقه اللغة والسر العربية الحق التاسع عشر في تبصيل ضروض سير الإبل التهويد السير الرفيق عن الأصمعين الملخ السير السهل عن أبي عمرو، الزميل السير اللين الحوز السير الرويد عن أبي زيد التقصيل أن يكون معها أولادها سيرفق بها حتى تدركها الوخدان أن ترمي بقوائمها كمشي النعام التخويد أن تهتز كأنها تضطرب التعمج التلوي في السير الارمداد والارقداد سير في سهولة وسرعة التبغيل والهرجلة شيء فيه اختلاف بين الهملجة والعنق عن الفراء والكسائي العجرفية أن لا تقصد في سيرها من النشاط المعد أن تسير في كل وجه نشاطا العربمة الاعتراض في السير من النشاط المرفوع السير المرتفع عن الهملجة الموضوع سير كالرقصان الهربجة مشية تشبه مشي الهرابدة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 فإذا ساروا ليلا ونهارا فهو الإكآب فإذا ساروا من أول الليل فهو الإدلاج فإذا ساروا من آخر الليل فهو الإدلاج بتشديد الدال فإذا ساروا مع الصبح فهو التغليف فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو التغوير، فإذا نزلوا في نصف الليل فهو التعريف الفحث الرابع والعشرون فيما يعن لك من الوحش ويجتاز به. إذا جتاز من ميامنك إلى مياثرك فهو السانح فإذا جتاز من مياثرك إلى ميامنك فهو البارح فإذا تلقاك فهو الجابه فإذا قصاك فهو القعيد فإذا نزل عليك من جبل فهو الكابث الفصل الخامس والعشرون في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته عن الأئمة إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دفتا فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف ومنه سمي مجداف السفينة فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه في قيل رفرف فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدا والرخم قيل صف وفي القرآن والطير صافا فإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل زفا زفيفا فإذا انحدر من بلاد البرد إلى بلاد الحر قيل قطع قطوعا وقفاعا ويقال كان ذلك عند قفاع الطير الفصل السابس والعشرون في تقسيم الجلوس جلس الإنسان برك البعير ربضت الشاف السبر جسم الطائر حضنت الحمامة على بيضها الفصل الثامن والعشرون في أشكال الجلوس والقيام والطجاع وهيئاته عن الأئمة إذا جلس الرجل ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو يديه قيل احتبه فإذا جلس مطفقا فخديه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرصفاء فإذا جمع قدميه في جلوسه ووضع إحداهما تحت الأخرى قيل تربع فإذا ألصق عقبيه بعجزه قيل أقع، فإذا استقر في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل احتفز وقعنفز وقعد القعفزا فإذا قعد وتوسد ساقيه قيل فرشط فإذا وضع جنبه بالأرض قيل اضطجع فإذا وضع ظهره بالأرض ومد رجليه قيل استلقى فإذا استلقى وفرج رجليه قيل انسدح فإذا قام على أربع قيل بركعة فإذا بسط ظهره وفقطع رأسه قيل دبح وفي الحديث نهي أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار فإذا مد العنق وصوب الرأس قيل أهطع إذا رفع رأسه وغض بصره قيل أقمح وقمح البعير إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب ريا الفصل الثامن والعشرون في هيئات السبل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه التأبط أن يدخل الثوب تحت يده اليمنى فيلقيه على منتده الأيثر وعن أبي ريا أنه كانت رديته التأبط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 الازدمال الترطي بالثوب حتى يستر البدن كله وكذلك الاستغشاء الاستثار أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدام. الفخذ التاسع والعشرون يناسبه في ترتيب النقاب عن الفراء إذا ادت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة فإن انزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب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 وعلى الجنب بالإصبع وخزن وعلى الصدر والبطن بالركبة زبن وبالرجل ركل ورطن وعلى الضرع كسع وعلى العجز بالكف نخص وبالرجل صفن الفصل الثاني والثلاثونة الضرب بأشياء مختلفة طمعه بالمقمعة قنعه بالمقرعة علاه بالدرة مشقه بالصوت خفقه بالنعل ضربه بالسيف طعنه بالرمح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 نكته إذا نكته على رأسه كبه إذا ألقاه على وجهه تله إذا ألقاه على جبينه كوره إذا قنعه من الأرض أو هفه إذا صرعه صرعة لا يقوم منها الفصل الرابع والثلاثون في الضرب المنسوب إلى الدواب نفحت الدابة بيدها رمحت برجلها نفحت برأسها صدمت بصدرها خطرت بذنبها. الفصل الخامس والثلاثون في تقسيم الرمي بأشياء مختلفة عن الأئمة خذفه بالحصة حذفه بالعصة قذفه بالحجر رجمه بالحجارة رشقه بالنبل نشبه بالنشاب زرقه بالنزراق حتاه بالتراب نضحه بالماء لقعه بالبعرة قال أبو زيد ولا يكون اللقع في غير البعرة مما يرمى به إلا أنه يقال لقعه بعينه إذا عانه أي أصابه بالعين الفصل السادس والثلاثون في تقصير ضروب الرمي عن الأئمة الطحر رمي العين بقذاها الحذف الرمي بحصات أو نواه الدهدهة رمي الحجارة من أعلى إلى أسفل الزجل الرمي بالحمامة الهادية إلى المزجل اللفظ الرمي بشيء كان في شيك المجو الرمي بالريق التفل أقل منه النفس أقل منه النبذ الرمي بالشيء من يدك أمامك أو خلفك ولما ورد قتيبة بن مسلم قراثان قال من كان في يده شيء من مال عبد الله بن خازم فلينبذه فإن كان في فيه فليلفظه فإن كان في صدره فلينفسه فتعجب الناس من حسن ما فصل وقسم التنخم والتنخع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 فهو طائش وعائر وزاهق، فإذا جحف إلى الهدف ثم أصاب فهو حاب فإذا اضطرب عند الرمي به فهو معضعب فإذا أصاب الهدف فهو مقرقص وخازق وخاسق وطائب فإذا أصاب الهدف وانفضح عوده فهو مرتجع، فإذا وقع بين يدي الرامي فهو حابض فإذا التوى في الرمي فهو معصل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 الباب العشرون في الأصوات وحكاياتها الفصل الأول في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها عن أئمة من الأصوات الخفية الرز ثم الركز وقد نطق به القرآن ثم الهتملة فوقهما وهي صوت السراء ثم الهينمة وهي شبه قراءة غير بينة وينشد للكميت ولا أشهد الهجر والقائليه إذا هم بهينمة هتملو. ثم الدندنة وهي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه وفي الحديث فأما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت ثم النبأة وهي الصوت ليس بالشديد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 فهي ما ينم على الإنسان من حركته أو وفء قدمه الهتسة عام في كل شيء له صوت خفي كهتاهة الإبل في سيرها الهميس صوت نقل أخصاص الإبل في سيرها وينشد وهن يمشين بنا هميسة الفص الثالث في تفصيل الأصوات الشديدة عن الأئمة الصياح صوت كل شيء إذا اشتد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 الهيعه صوت الفزع وفي الحديث كلما سمع هيعه طار إليها الواعية الصراخ على الميت النعير صياح الغالب بالمغلوب النعيق صوت الراعي بالغنم الهديد والهدث صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل الفديد صوت الفداد وهو الأكار بالثور والحمار وفي الحديث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 التغنظم الصوت بالكلام الذي لا يبين وكذلك التجنجم اللجب صوت العسكر اللجن الوضع صوت الجيش في الحرب الضوضاء اجتماع أصوات الناس والدواب وكذلك الجلبة الحص الخامس في الأصوات بالدعاء والنداء الهتاف صوت بالدعاء التهييث صوت بالإنسان أن تقول له يا هياه وينشد قول الراجل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 الإشلاء دعاء الكلب الدجدجة دعاء الدجاجة الفصل الثابت في حكايات أصوات الناس في اقوالهم وأحوالهم عن الأئمة القهقهة حكاية قول الضاحك قهقه الصهفهة حكاية قول الرجل للقوم صه صه وهي كلمة زجر للسكوت الدعدعه حكاية قول الرجل للعاسر دع دع أي تعش. البخبخة حكايه قول الرجل بخ بخ التأخيح حكاية قول الرجل أخ أخ الزهزهة حكاية قول الرجل ذهزه النحنحه والتنحنح حكاية قول الرجل نحنح نح عند الاستيذان وغيره العطعطة حكاية صوت المجاني إذا قالوا عند الغلبة عيط عيط التمطق حكاية صوت المتزوق إذا صوت باللسان والغار الأعلى الطعطعه حكاية صوت اللاصع إذا ألصق لسانه بالحنك ثم لطع من شيء طيب أكله الوحوحة حكاية صوت به بحح الهرهرة حكاية زجر الغنم البربره حكاية أصوات الهند عند العرب الجهجهة حكاية زجر السبع والإبل الفسفشة حكاية زجر الهرة الكهكهة حكاية تنفس المقرور الولولة حكاية قول المرأة إله. الفصل السابع يقاربه في حكايات أقوال متداولة على الألسنة عن الفراء وغيره البسملة حكاية قول بسم الله السبحلة حكاية قول سبحان الله الهيللة حكاية قول لا إله إلا الله الحوقلة حكاية قول لا حول ولا قوة إلا بالله الحمدلة حكاية قول الحمد لله الحي حكاية قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح الطلبقة حكاية قول اطال الله بقاءك التمعزه حكاية قول ادام الله عزك الجعلفة حكاية قول جعلت فداءك الفصل الثامن في حكاية أصوات المكروبين والمكدودين والمرضى عن الأئمة الأحيح والأحاف صوت يخرجه توجع أو غم النحيط صوت القصار إذا ضرب, ضرب الثوب بالحجر ليكون أروح له الهمهمة صوت يخرجه تردد الزفير في الصبر من الهم والحزن الزحير إخراج النفس بأنين عند عمل أو شدة وكذلك التذحر والطحير النهيم كمثل النحين شبه أنين يخرجه العامل المكدود فيستريح إليه قال الراجل ما لك لا تنحم يا رواحة إن النحيم للسقاة راحة الفصل التاسع في ترتيب هذه الأصوات إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين فإذا أخصاه فهو الهنين فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الحنين فإذا زاد فيه فهو الأنين فإذا زاد فيه فهو الخنين فإذا أجفر به وقبح الأنين فهو الزفير فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروج الروح فهو الحشرجة الفص العاشر في ترتيب أصوات النائم الفحيخ صوت النائم.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 التفقيع والفرقعة من الأصابع عند غمز المفاصل الكرير من الصدر ويقال هو صوت المجهود والمختنق الزمجرة من الجوف القرقرة من الأمعاء الفصل الثاني عشر في تفصيل أصوات القبر وترتيبها على الأئمة إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ولم تفتح فاها قيل أرزمت وذلك على ولدها حتى ترأمة. والحنين أشد من الرزمة فإذا قطعت صوتها ولم تمده قيل بغمت وتزغمت فإذا ضجت قيل رغت فإذا قربت في اثر ولدها قيل حنت فإذا مدت حنينها قيل سجرت فإذا مدت الحنين على جهة واحدة قيل سجعت فإذا بلغ الزكر من الإبل الهدير قيل كشة فإذا زاد عليه قيل كشكش وقشقش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 فوت نفسه إذا عدا وقد نطق به القرآن القبع فوت يردده من منخره إلى حلقه إذا نفر من شيء أو كره الحمحمة صوته إذا صلب العلف أو رأى صاحبه فاستأنس إليه الخضيعة والوقيض فوت بطنه وكذلك البقبقة والطبقبة الفصل الرابع عشر في فوت البغل والحمار الشحيح للبغل النهيق للحمار السحيل أشد منه الزفير أول صوته والشهيق آخر الفصل الخامس عشر في أصوات ذات الظلف الخوار للبقر الثغاء للغنم التؤاج للضأن اليعار للمعزي النبيب للثيس. الفصل الثابس عشر في أصوات السباع والوحوش الصئي للفيل النئيم فوقه الزئير للأسد والنهيث دونه العواء والوعوعة للذئب، التطور والتلعلع صوته عند جوعه النضاف للكلب والضغاء له إذا جاء والوقوقة إذا خاف والهرير إذا أنكر شيئا أو كره الضباح للثعلب القباع للخنزير المواء للهرة قال اللحياني ما التموء مثل مع التموع والخرخرة صوتها في نعاسها ويقال بل هي للنمر الضحك للقرد النزيب للضبي قال الليل بغوم الظبي أرخم صوته الضغيب للأرنب ويقال بل هو تضوره عند الأخذ قال ابن شميل قهقاع الدب حكاية صوته في ضحكه الفصل السابع عشر في أصوات الطيور العرار للظليم الزمار للنعامة الصرصرة للبازي القعقعة للصقر الصفير للنصر الهدير والهديل للحمام السجع للقمري العندلة للعندريب اللقلقة لللقلق البطبطة للبط الهذهدة للهدهد القطقطة للقطا وينشد يا حسنها حين تدعوها فتنتسب أي تصيح قطا قطا الثقاء والزقاء للديك النقنقة والقوقاء للدجاجة عن ابن العربي، الانقاض صوتها إذا أرادت البيض التذقيب للمكئ، الزقزقة للعصفور النغيق والنعيق للغراب قال بعضهم نعيقه بالخير ونعيبه بالبين الفصل الثامن عشر في أصوات الحشرات فحيح الحية بفيها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 سئل بعض المجان عن احب الأصوات اليه فقال نشنشة القلية وقرقرة القنينة وقشقشة السلة الفصل الحادي والعشرون سياقة أصوات مختلفة هذير الريح هذيم الرعد عزيف الجن حفيف الشجر جعجعة الرحى وسواس الحل صرير الباب طلقلة القفل والمفتاح خفق النعل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 صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به. الشخشخه والخشخشه صوت حركة القرقات والثوب الجديد والدرع. الصفلق الصوت الشديد للرعد والمرقة والفرس. الجلجلة صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل. الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية. الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير، الطنين صوت الزباب والبعوض والطنبور الأطيط صوت الناقة والجمل والرجل إذا اثقله ما عليه الصرير صوت القلم والسرير والطفط والباب والنعل الصرصرة صوت الباز والبط والاخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد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 الصعيو صوت الفيل والخنزير والفأرة واليربوع والعقم الفصل الثالث والعشرون فيما يليق بهذا الكتاب من الحكايات عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال سمعت العرب تقول غاق غاق لصوت الغراب وفاق فاق لصوت الضرب واستقت حكاية ذلك الليث عن, عن الخليل تقول العرب في حكاية صوت حوافر الخيل على الأرض حبطقتق وأنشد جرت الخيل فقالت حبطقتق قال ابن الاعرابي ومثلها الدقدقه قال وشيبا شيب حكاية جرع الإبل الماء وقد نطقت به أشعار العرب قال وذقذق حكاية غليان القدور وفي الحديث إن الشمس تقرب يوم القيامة من الناس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 ثم قبيل وعصبة وطائفة ثم ثبة وثلة وفوج وفرقة ثم حزب وزمرة وزجلة ثم فئام وجزلة وحزيق وقبس وجبل الفق الثاني في تقصير ضروب من الجماعات عن الأئمة إذا كانوا أخلاقا وضروبا متفرقين فهم أثناء وأوزاع وأوباش وأعناق وأشائب فإذا احتشدوا في اجتماعهم فهم حشد فاذا خشروا لأمر ما فهم حشد فاذا ازحموا يركب بعضهم بعضا فهم دساء فاذا كانوا عددا كثيرا من الرجال فهم حاسد فاذا كانوا فرسانا فهم موكب فاذا كانوا بني ابي واحد فهم قبيلة فاذا كانوا بني ابي واحد وام واحدة فهم بنو الاعيان فاذا كان ابوهم واحد وام ههاتم فهم بنات العلات فإذا كانت أمهم واحدة وآباؤهم شتى فهم بن الأخيات الفصل الثالث في تدريج القبيلة من الكفرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أريه. الشعب أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ الفصل الرابع في ذلك عن غيره الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة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 لمة من النساء رعيل من الخيل صرمة من الإبل قطيع من الغنم عرجلة من السباع صرب من الضباء عصابة من الطير رجل من الجراد خشرب من النحل الفط السابع في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي أقل العساكر الجريدة وهي قطعة جردت من سائرها لوجه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 عسكر جرار جحفل لهام خميس عرم الفصل التاسع في سياقة نعوتها في شدة الشوكة والكثرة عن الأصمعي كثيبة الشهداء إذا كانت بيضاء من الحديد وخضراء إذا كانت سوداء من صدع الحديد وململمة إذا كانت مجتمعة ورمادة إذا كانت تموج من نواحيها ورجراجة إذا كانت تمخض ولا تكاد تسير وجرارة إذا كانت لا تقدر على السير إلا رويدا من كثرتها الفصل العاشر في تقصير جماعات الإبري وترتيبها عن الأئمة إذا كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة فهي زوج فإذا كانت ما بين العشرة إلى الأربعين فهي الصرمة فإذا بلغت الأربعين فهي هجمة فإذا بلغت الستين فهي عكره وعرض إلى ما زادت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 فإذا جسمعت الضأن والمعز فكثوا فكثوا قيل لها كله الفصل الثاني عشر بمجمل في سياق جماعات مختلفة عن الأئمة جماعات النساء والضباء والقطا سرب جماعة البقر الوحشية والضباء إجل وربرب جماعة البقر الوحشية خاصة صوار جماعة الحمير الوحشية عانس جماعة النعام خيط جماعة الجراد رجل وعارض جماعة النحل دبر الفصل الثالث عشر في سياقة جموع لا واحده لها من بناء جمعها النساء الإبل الخيل الفور وهي الضباء الثور والحائش وهما جماعة النخل المساوي المحاسن المماذق المقابح المعايب المقاليد الشماطيق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 فإذا كانت تحمل أجواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير فإذا كانت تحمل البز والطيبة فهي اللطيمة انتهى الباب الحادي والعشرون الباب الثاني والعشرون في القطع والانقطاع والقطع وما يقاربها من الشق والكسر وما يتصل بهما الفصل الأول في قطع الأعضاء وتقسيم ذلك عليها جدع أنفه صلم أذنه شتر جثنه شرم شفته جزم يده الفصل الثاني في تقسيم قطع الأطراف قص جناح الطائر حدف ذنب الفرس قد ريش السهم قلم الظفر قط القلمة عصف الزرع خرم الأنف وهو دون الجدع الفصل الثالث في تقسيم القطع على اشياء مختلفة حز اللحمة جز الصوفة قص الشعرة عض الشجرة قضب الكرمة قضب العنبة جرم النخلة بر القلمة سلح الحديدة خضب النبات الرطبه حصد النبات اليابسة قطع الثوبة جاب الجيبة فد السيرة حذ حز النعلى حذق الحبلة. الفصل الرابع القطع بآلات له مشتقة أسماؤها منه وشر الخشبة بالمنشار، نشرها بالمنشار فرص الفضة بالمفرار قرض الثوب بالنكرار جلم الشعر بالجلنين نجل الزرع بالمنجل الفصل الخامس يناسبه عن فعلب عن ابن الأعرابين جزد ضأن حلق المعزى جلد الإبلاء لا تقول العرب غير ذلك الفصل الثالث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 بسم الله الرحمن الرحيم اللغة والسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل التعالبي النيسابوري فسمة الباب الثاني والعشرون الفصل الثالث عشر يناسبه عن السكيت عن أبي عمر سبيخة من قطن، عميثة من صوف سليلة من شعر جحشة من وبر سليلة من غزل الفص الرابع عشر يقاربه في الاضمامات والقطع المجموعة ضغط من حشيش فن من قصب باقة من بقل حزمة من حصب كاره من سياب تببارة من كتب الفص الخامس عشر في مثله النفاجة رفعة للقميص تحت الكم وهي تلك المربعة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 خرقة يلف بها الرأس عند البدهان والعلاج عن الكسائي. الشمال الخرقة التي يجعل فيها ضرع الشاكي الربدة خرقة تطلع بها الجربة. الجعلة الخرقة تنزل بها القذع عن الاصمعي الوقيعة الخرقة يمسح بها الكاتب قلمه عن عمر عن أبي. الغفارة الخرقة تجعلها المرأة دون الخمار عن ابن الوليد الكلابي.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 وهي أيضا الخرقة تغمسها الخبازة في إناء فيه ماء ثم تنضح به وجه الضغفان المفردة والطريدة الخرقة التي تبل وتمسح بها التنور عن أبي عمر الرفرف الخرقة تخاف في أسفل السرادق والفصطاء الفدام الخرقة تشد على فم الإبريق السندارة الخرقة تكون تحت العمامة وقاية لها من الذهن والوسخ عن أبي سعيد الضرير الرفادة الخرقة توضع على يد الفاصد عن ثعلب عن عمر عن أبيه قال يقال للخرقة التي ترقع بها القميص من قدام حيفة وللتي يرقع بها من خلف حيفة الفصل السابع عشر ينضاف إلى ما تقدمه في سياسة البقايا من أشياء مختلفة عن الأئمة الحتامة ما يبقى على المائلة من الطعام عن أبي زيد القشامة ما يبقى عليها مما لا خير فيه الكدادة والكدامة ما يبقى في اسفل القدر الثرتم ما يبقى في الإناء من الأذم عن أبي زيد وانشد لا تحتبن طعان قيس بالقنا وضرابهم بالبيض حسوى الترتم القرامة بقية الخبز في التنور الريم عظم يبقى بعدما يقسم لحم الجذور التميلة بقية الطعام والشراب في الجوف العرزال البقية من اللحم عن أبي عبيد العقبة والقرارة بقية المرق عن الاصمعي الرقمة بقية السرير في الجفنة عن أبي عبيدة الولث بقية العجين في الدسيعة عن ثعلب عن ابن الاعرابي الحسافة بقية أقماع التمر وكسر عن أبي زيد الخصافة ما يبقى في الكرم بعد قطافه. العنيقيد الصغيرها هنا وآخر هناك عن ابن شمين عن الطائفي. العشانة والقشانة ما يبقى في الكباسه من الرطب إذا لقفت النخلة عن أبي زيد. المطيفة والصلصله بقية الماء في أسفل الحوض. الصبابه بقية الماء وغيره في الإناء. وكذلك الشفافة والرجرجه العفافة بقية اللبن في الضرع عن أبي عبيد البسيل بقية النبيذ في القنينة عن ثعلب عن سلمة عن الفراء الجنس بقية العسل في الوعاء عن ابن العربي الكوارة بقية ما في الخليه التي تعسل فيها النحل عن الفراء العترة بقية المسك في الفأرة عنه أيضا الجزمور ما يبقى من الشجر بعد قطعه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 الفصل التاسع عشر في تقسيم الشق فلغ الرأس بعد البطن عطى الثوب ضط الجرح شق الجيبة شك الدرعة هتك السفرة بذل الدن فلق الفستقة نقف الحنظلة فصد العرق بذل أشاعر الدابه ذبح فأرة المسك بذح لسان الفصيل إذا شقه لألا يرضى ضرح الأرض إذا شقها لاتخاذ الضريح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 تشطقت الأرض تقلفعت الناقة والطينة تفلقت البطيخة تفقأت البيضة تجلعت اليد تكلعت الرجل الفصل الحادي والعشون في شق الأعضاء إذا كان الرجل مشقوق الشفة العليا فهو أعلم فإذا كان مشقوق السفلى فهو أفلح فإذا كان مشقوقهما فهو أشرم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 شج الرأسة هشم الأنفة هتم السن، وقص العنق، قصم الظهرة طبقض الأعضاء حصم العظمة هاض العظمة إذا كسره بعد الجبر هد الركنة بك الحائط والجبل رسم الحجرة خصف الحصبة هصر الغصمة هضم القصبة شدخ رأس الحية نقف الهامة عن الدماغ سرد وأسرد الخبزة فقص البيضة هشم السريدة فدغ البصلة صدخ البطيخ والبسرة ربخ ورضح النوى بالخاء والحاء هبد الهبيدة صد الختمة رض الحبة فصم الحلية سهك العطرة قال ليس السهك كثرك إياه ثم تسحك قال أبو زيد الزهك مثل السهك وهو الجش بين حجرين ابن العربي الهث كسرك الشيء حتى يكون رفاة الليث الهض كسر دون الهث وفوق الرب والهضهضة كذلك إلا أنها في عجلة والهض في مهلة قال والقصم كسر الشيء حتى يبين والفصم كثره من غير بينونه الأزهري عن شمر الثلغ فضخك الشيء الرطبة بالشيء اليابس غيره الدمغ الشج حتى يبلغ الشج الدماغ الدغم كثر الأنف إلى باطنه هشمة أبو عبيدة الهضم الكثر ومنه اشتق الهيصم الذي هو من أسماء الأسد لأنه يهصم فريسته الفصل الخامس والعشرون في ترتيب الشجاج عن الأئمة إذا قشرت الشجة جلدة البشرة فهي القاشرة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 ثرز القفة فصف النعل كتب القربة كلب المزادة سرد الدرع حاص عين البازي الفصل الثالث في تقسيم الخيوط وتفصيلها: النفاح للابره السلك للخرز السمط للجواهر الرتيمة للاستذكار وهي عقدة تشد في الاصبع المثمر لتقدير البناء السباق لرجل الطائر الجارح الصرار لضرع الشاتي الفصل الرابع في ترتيب الإبر عن سعد بن عن الأعرابي هي الإبرة فإذا زادت عليها فهي المنصحة فإذا غلضت فهي الشفيزة فإذا زادت فهي المسلة الفصل الخامس يناسب ما تقدمه العصابة للرأس الوشاح للصدر النفاق للخصر الإذار لوسط الجسد الزنار لوسط الزمي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 ثوب شف إذا كان رقيقاً يستشف ما وراءه ثم شب إذا كان أرق منه عن أبي عمر ثم سابري إذا كان لابسه بين المكتسي والعريان ومنه قيل عرض سابري ثم لهنهن ونهنهن إذا كان نهاية في رقة النسج عن أبي عبيد عن الأحمر الفصل الثامن في, في تفصيل الثياب المصنوعة عن الأئمة إذا كان الثوب منسوجا على نيرين فهو منير فإذا كان يرى في وشه ترابيع صغار تشبه عيون الوحش فهو معين فإذا كان مخططا فهو معبد ومشقف فإذا كان فيه طرائق فهو مسير فإذا كان فيه نقوش وخطوط بيض فهو مفوص فإذا كانت خطوطه كالسهام فهو مسهم فإذا كانت تشبه العمد فهو معمد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 وفي كتب اللغة أن السام عروق الزهب وفي بعضها أن السامة سبيكة الزهب الفصل العاشر في تفصيل ضروب من السياب السحل من القطن الحرير من الإبريسم الخليف ما غلظ من الكتان والشرب ما رق منه الردن ما غلظ من الخفز والسكب ما رق منه اللبادة من اللبوذ الزرمانقة من الصوف وفي الحديث إن موسى كانت عليه زر ما نقة لما قال له ربه تعال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شوء الفصل الحادي عشر في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في أشعار العرب الغلالة ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق المدزلة الثوب يبتزله الرجل في منزله الميدع ثوب يجعل وقاية لغيره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 البرجد كساء غريب مخطط يصلح للخباء وغيره المشملة كساء يشتمل به دون القطيفه المرط كساء من خز أو صوف يؤتذر به المطرف كساء في طرفيه علمان عن ابن السكيت اللقاء بالقاب كساء غريض عن الليل وزعم الازهري أنه تصحيف وانه بالفاء لا غير السبجة والسبيجه كساء اسود عن الفراء البث كساء من صوف غليظ وينشد لبعض الأعراب من يكذا بث بت فهذا بث مصيف مخيض مشتي الفصل الخامس عشر في الفرش عن فعلب عن ابن الأعرابي تقول العرب لبساط المجلس ولمخاذ به المنابذ ولمساوره الحسبانات ولحصره الفحول الفصل الثابس عشر في مثله الزربية والبصاص الملون والجمع الزرابي عن الزجاج قال الفراء هي التنافس التي لها خمل رقيق قال المؤرج إذ رب النبت إذا صر واحمر وفيه خضرة فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت وكذلك العطري من الثياب والفرش قال أبو عبيدة الزوج النمط ويقال الديباج والقرام السفر والكله الستر الرقيق وقد نطق بهذه الثلاثة شطر بيت للبيد وهو زوج عليه كلة وقرامها الفصل السابع عشر في تفصيل أسماء الوسائد وتقسيمها عن الأئمة المصدقة والمخدة للرأس المنبدة التي تنبذ أي تطرق للزائر وغيره النمرقة واحدة النمارق وهي التي تصف وقد نطق بها القرآن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 الفصل التاسع عشر في الحل الشنف والقرط والرعثة للأذن الوقف والقلب والثوار للمعصم الدملج للعضد الجبيرة للساعد القلابة والمخنقة للعنق المرسلة للصدر الخاتم للإصبع الخلخال والخدمة للرجل الفتخ لأصابع الرجل تلبسها نساء العرب الفصل العشرون في اسماء السيوف وصفاتها على الأئمة إذا كان السيف عريضا فهو صفيحه فإذا كان لطيفا فهو قضيب فإذا كان ثقيلا فهو خشيب وهو أيضا الذي بدأ طبعه ولم يحكم عمله فإذا كان رقيقا فهو مهون فإذا كانت فيه حزوز مطمئنة عن متنه فهو مفقر ومنه سمي ذو الفقار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 فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ردينة كانت تعمل الرماح ويقال بل عندها الرماح فهو رديني فإذا نسب إلى ديزن فهو يزني فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيج والمران قال أبو عمر الوشيج الرماح واحدةها وشيجة الفصل الثالث والعشرون في تركيب النبل عن الليل أول ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطعا ثم يبرى فيسمى بريا وذلك قبل أن يقوم فإذا قوم وآن له أن يراشى وينصل فهو القبح فإذا ريش وركب نصه صار سهما ونبلة الفصل الرابع والعشرون في مثله عن الأصمعي أول ما يكون القبح قبل أن يعمل نظي فإذا نحك فهو خشيب ومخشوب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 وفي موضع النص منه طين يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه رامي النقص من السهام الذي نقص فيجعل أعلىه أسفلا الخلف الذي ينبت عوده على عوج فلا يزال يتعوج وإنقود الفصل السادس والعشرون في تفصيل نصال السهام إذا كان نص السهم عريضا فهو المعبلا فإذا كان طويلاً وليس بالعريض فهو المشقف فإذا كان قصيراً فهو القطر فإذا كان مدوراً مدملكاً ولا عرض له فهو السريه والسروة فإذا كان رقيقاً فهو الرهب والرهيش الفص السابع والعشرون في شجر القسي عن الأزهري عن المنذري عن المبرد النبع والشوحة والشريان شجرة واحدة ولكنها تختلف أسماؤها وتكرم وتلأم على حسب اختلاف أماكنها فما كان منها في قلة الجبل فهو النبع وما كان في سفح الجبل فهو الشريان وما كانت الحضيض فهو الشوح الفصل الثامن والعشرون في تفصيل أسماء القسي وأوصافها عن أبي عمر والأصمعي وغيرهما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 العاسكة التي طال بها العهد فحم الرعودها الجشء الخفيفة من القسي المرتهشة التي اذا رمي بها اهتزت فضرب وترها أبهرها الرهيش التي يصيب وترها طائفها الطروث ابعد القسي موقع سهم المروث التي يمرح لها القوم اذا قلبوها اعجابا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 ثم الكذر وهو الفرد, وهو الفرد الذي فيه الوتر فأما العجس فهو مقبض الرامي الفصل الثلاثون في الهدف عن ابن شميد الهدف ما بني ورفع من الأرض للنصال والقرقاس ما وضع فيه ليرمى والغاض ما ينصب فيه شبه غربال أو قطعة جلد الفصل الحادي والثلاثون في تفصيل أسماء الدروع ونعوثها عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد. إذا كانت واسعة فهي زغصة ونسرة ونسلة وفبشاضة. فإذا كانت تامة فهي لامه فإذا كانت ليينة فهي خدباء ودلاف. فإذا كانت بيضاء فهي مازية. فإذا كانت محكمة صلبة فهي قبضاء وحصداء. فإذا كانت طويلة الزيل فهي ذائل.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 وكذلك البيزة الفصل الثالث والثلاثون في خشبات الصناع وغيرهم عن الأئمة المفطح للخطان الوضم للقصاب، الجبة للحذاء الفرزوم للإسكاف الرائد للنداف الحف للنساج المطرقه للحداد المدوه للصيقل، النهاية للحمال وهي بالفارسية ناهو الميقعة للقصار وهي التي يدق عليها الثياب والوبيل التي يدق بها المقوم للحراس وهي الخشبة التي يمسكها الحراس بيده المحط الخشبة التي يثقل بها الأديم وينقش ويستعملها الأتاكفة والمجلدون المخط الخشبة التي يخط بها النساج الثياب المدحات الخشبة التي يدحى بها الصبي فيمر على وجه الأرض المشجب الخشبة المشتركة توضع عليها الثياب القعثري الخشبة التي تدار بها رحى اليد العنبلة الخشبة التي يدق بها في المهرات الشظاظ الخشبة تجعل في عروة الجوالق المشح الخشبة توضع عند القضيب من قبضان الكرم تقيه من الأرض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 عن أبي زيد الطريبة القصبة توضع على المنازل وسائر العيدان فتنحث عن الأصمعين الصنبور قصبة الإذاوة وربما كانت من حديد وربما كانت من رصاب اليراء قصبة الزمر ويقال بل هو القصب فإذا أريد بها المزمار قيل له اليراء المتقب كما قال حنين تترجاع اليراء المتقب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 تنبو حبل الحبال. الفصل السابع والثلاثون في الحبال مختلفة الأجناس عن الأئمة الجرير من أدم، الشريف من خوص، الجديل من جلود، المرسة من كتان، المسد من ليف، العرن من لحاء الشجر عن أبي نصر عن الأصمع. الفصل الثامن والثلاثون في الحبال تشد بها أشياء مختلفة. العقال الحبل تشد به ركبة البعير الوثاق الحبل توثق به الدابة وغيرها الهجار الحبل الذي يشد به رسغ البعير والدابة إلى حقوة وزعم بعض متكلف المفسرين في قول القرآن وهجروهن في المضاجع أي شدوهن بالهجار القياد الحبل تقاد به الدابة الطول الحبل تشد به الدابة ويمسك صاحبه بطرفه ويرسل الدابة في المرأة الحقب الحبل يشد به الرحل في بطن البعير كي لا يجد تذيبه التصدير الربق الحبل تربق به البهمة القماط الحبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح. الرفاق الحبل يشد به عضد الناقة لئلا تسرع وذلك إذا خيف عليها أن تنزع إلى وطنها الجعار الحبل يشد به نازل البئر في وسطه الخناق الحبل يخنق به الإنسان الكتاف الحبل يكتف به الأسير وغيره العناج الحبل يشد في أسفل الدلو ثم ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا لها وللودم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 من كتاب فقه اللغة والسر العربية تتمة الباب الرابع والعشرين الفص الثاني في تفصيل أطعمة العرب السخينة طعام يتخذ من دقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الإساء وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجة المال وهي التي كانت قريش تعير بها الحريقة أن يذرّ الدقيق على ماء ولبن حليب فيحتفى وهي أغلب من السخينة يبقي بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر الصحيرة اللبن يغلى ثم يذر عليه الدقيق العذيرة دقيق يحلب عليه لبن ثم يحمى بالربز العكيسة لبن يصب على الإهالة وهي الشحم المذاب الفريقة حلبة تضم إلى اللبن والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء الرغيدة اللبن الحليب يغلى ثم يزر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق الآفية دقيق يعجن بلبن وتمر الرهية بر يطحن بين حجرين ويصب عليه لبن ويقال ارتهى الرجل إذا اتخذ ذلك الوليقة طعام يستخذ من دقيق وسمن ولبن اللويقة ما لين من طعام وفي حديث عبادة ولا آكل إلا ما لو قلي والألوقة الملين منه إلا أن اللويقة ألين الخزيرة شحمة تذاب ويصب عليها ماء ثم يطرح عليها دقيق فيلبق به وهي عند الأطباء ثلاث الخبز والسكر والسم وشتان ما بينهما الربيقة حسو من دقيق وماء وليست في رقة السخينة الربيكة طعام يتخذ من بر وتمر وسم ومنها المثل غرتان له التلبينة حساء يتخذ من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل وإنما سميت تلبينة تشويها لها باللبن لبياضها ورقتها وفي الحديث عليكم بالتلبينة وكان إذا اشتكى أحدهم في منزله لم تنزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه ومعناه حتى يبل من علته أو يموت وإنما جعل هذان طرفيه لأنهما منتهى أمر العليل في علته فالفف الثالث ما يختص بالخلط من الطعام والشراب البكيلة السم يخلط بالأكف عن الأموي قال أبو زيد هي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو ثمن أو بزيت وقال الكلابي هو الأكف المقطون تبكله بالماء كأنك تريد أن تعجنه وقال ابن السكيد هما السويق والتمر يبلان باللبن وقال غيره العبيثة الأقف بالسمن والتمر قال آخر هي الأقف الرطب يخلط بالتمر اليابس الحيث الأقف بالسمن والتمر المجيع التمر باللبن البسيثة السويق بالأقف والسمن والزيت وهي أيضا الشعير بالنوى عن الأصمعي الصناب الخردل بالزبيب البريق الزب بالرطب عن عمر عن أبي. الخليط اللبن الرائب باللبن والحليب الخليط السمن بالشحم وهو أيضا التبن بالقت النخيفة لبن الضقن بلبن الماعب المربة اللبن الحلو يخلط باللبن الحامض الفصل الرابع يناسبه في الخلط عن الأئمة الشوب والمذق خلق اللبن بالماء القطب خلط الخمر بالماء ومن ذلك يقال جاء القوم قاطبة أي جميعا مختلطين بعضهم ببعض الغلت خلط البر بالشعير القشب خلط الطعام بالسم الإبسار خلط البسر بالتمر ونبذهما وهو أيضا خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل وكثيرا ما يجري على ألسن العامة بالفارسية الميش خلط الصوف بالشعر المجنو خلط الجد بالهزل عن عمر عن أبي المقاناة خلط لون بلون وهي أيضا خلط الصوف بالوضر والشعر بالغز الفط الخامس يقاربه من جهة ويباعده من أخرى عن الأئمة الأبرق والبرقة حجارة وتراب مختلطة اللسق ماء وطيل يختلطان. العرة البعر المختلط بالتراب الخليث نبات أخضر يختلط به نبات أصفر وهو أيضا الشعر الأبيض يختلط بالشعر الأسود وكذلك الشنيط في النبات والشعر الفصل السادس في تفصيل أحوال العصيدة عن أبي عمرو عن فعلب عن ابن الأعرابي عن المفطن إذا كانت العصيدة ناعمة فهي الوطيئة فإذا تخنت فهي النفيتة فإذا زادت قليلاً فهي النفيثة بالثاء فإذا زادت فهي اللفيثة فإذا عقدت وتعلقت فهي العصيلة <تصفيق> الفصل السابع في تفصيل أحوال اللحم المشوي إذا ألقي على العرصة فهو معرّف فإذا ألقي على الجمر فهو معرض، فإذا غيب في الجمر فهو ممزول فإذا شوي على الحجارة المحمات فهو حنيذ فإذا لم يتكامل نضجه فهو مضهب فإذا رد إلى التنور كي يتم نضجه فهو مشيط فإذا شوي على الجمر بالعجلة فهو محسوس فإذا خرج من التنور يقطر فهو رشراش سمعت الخوارزمية يقول في وصف طعام قدمه إليه بعض أصحابه جاءني بشو بشواء رشراش وفالوذج رجراج الفصل الثامن في معالجة اللحم بالوداك إذا شويت لحما فكلما وكفت إهالته استوقفته على خبز ثم اعدته فهو لاجتمال عن أبي زين فإذا فعلت مثل ذلك بالشحمه فهو الاستيداف عن الفراه فإذا أوسعت التريد دسما فهو السغسغة عن ابن الأعرابي فإذا دلقت الخبز بالسمن فهو الترويل عن الأصمعي فإذا صبقت العظام واستخرجت وذكها فهو الاصطلاب عن الكسائي الفصل التاسع في أوصاف المخ عن فعل عن صاحبه إذا كان المخ في العظم رقيقا ممكنا من أن يحسى فهو الرار والرير فإذا خرج بدقه واحدة فهو الدالق فإذا لم يخرج إلا بدقات فهو القصيد فإذا لم يخرج إلا بالخلال فهو المكاكة الفصل العاشر في الطعوم سوى الأصول وهي الحرارة والمرارة والحمودة والملوحة عن الأئمة إذا كان في طعم الشيء كراهة ومرارة وحفوف كطعم الإهليلج وما أشبهه فهو بشع فإذا كانت فيه بشاعة وقبض وكراهة كطعم العفص فهو عفص فإذا لم يكن له حلاوة محظة ولا حمودة خالفة ولا مرارة صادقة فهو تفهن فإذا كانت فيه حرافة وحرارة وحراوة كطعم الفلفل فهو حامز فإذا لم يكن له طعم فهو مسيخ ومليخ الفصل الحادي عشر في تقصير أشياء حامضة السخ العجين الحامض الطقف اللبن الحامض الجلفت التفاح الحامض وهو دخيل في شعر ابن الرومي كأنما عض على جلوفتي. الفصل الثاني عشر في ترتيب الحامض خل حامض ثم تقيف ثم حاذق ثم باسل الفصل الثالث عشر في إتباعات الطعوم حلو حامث مر منقر حامض باسل عفص لفص بشع مشع حريف حار ملح أجاج عذب نقاخ حميم آن فاتر مرت الفصل الرابع عشر في ترتيب أحوال اللبن وتفصيل اوصافه عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما أول اللبن اللبأ ثم الذي يليه المفصح ثم الصريف فإذا سكنت رغوته فهو الصريح فإذا خسر فهو الرائب فإذا حذ اللسان فهو القارص فإذا اشتدت قموضته فهو الحاجر فإذا قطع وصار اللبن ناحية فهو ممذقر فإذا خطر جدا وتكبد فهو عثلط وعكلط وعجلط فإذا قلب بعضه على بعض من ألبان شتى فهو الضريب فإذا صب الحليب على الحامض فهو الرفيئة والمرضة فإذا سخن بالحجارة المحمات فهو الوغير الفصل الخامس عشر في تفصيل أسماء الخمر وصفاتها. الخمر اسم جامع وأكثر ما سواه صفات الشمول التي تشمل القوم بريحها المشمولة التي أبرزت الشمال عن أبي الفتح المراغي الرحيق صفوة الخمر التي ليس فيها غش عن أبي عبيد الخندريس القديمة منها عن الفراء الحمية الشديدة منها عن ابن السكيت ويقال بل هي ثورتها وشدتها العقار التي عاقرت الدن زمانا أي لازمته عن الأصمعي ويقال بل التي تعقر صاحبها القرقف هي التي تقرقف صاحبها إذا أدمن شربها أي ترعشه عن الأصمعي وأنكر سائر الأئمة هذا الاشتقاق الخرطوم أول ما يخرج من الدن إذا بزر بل يقال هي التي إذا أخذها الشارب قطب لها فكأنها أخذت بخرطومه عن ابن الأعرابي. الراح الذي يرتاح شاربها لها ويقال بل هي التي يستطيب الشارب ريحها ويقال بل هي التي يجد شاربها روحا. وقد جمع ابن الرومي هذه المعاني في قوله: والله ما أدري لأي علة يدعونها في الراح بسِن الراح. الريحة أم روحها تحت الحشة أم لارتياح ندينها المرتاح؟ المدامه التي اديمت في مكانها حتى سكنت حركتها وعتقت عن الأصمعين القهوة التي تقهي صاحبها أي تذهب بشهوة طعامه عن الكتائي السلاف التي تحلب عصيرها من غير عصر باليد ولا دوس بالرجل عن الصاحب الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبعض العرب يجعله خمرا كما دل عليه شعر عبيد الكميت الحمراء إلى الكلفة عن الأصمعي الصهباء التي من العنب الأبيض عن المراضي عن الأصمعي الباذق معرب وهو أن يطبخ العصير بعد الطبخ وتطرح طفاحته ويطيب ويخمر عن أبي حنيفة الدينوري الفصل السادس عشر في تقسيم أجناسها الصهباء من العنب السكر من التمر القنديد من القند النبيذ من الزبيب البطع من العسل الجعة من الشعير السكركة والمزرة من الذرة الفصيخ من البسر الفصل السابع عشر في ترتيب السكر إذا شرب الإنسان فهو نشوان وإن دب فيه الشراب فهو ثمل، فإذا بلغ الحد الذي يجب الحد فهو سكران فإذا زاد امتلاء فهو سكران طافح فإذا كان لا يتماسك ولا يتمالك فهو ملتح عن الأصمعي فإذا كان لا يعقل شيئا من أمره ولا ينطلق لسانه قيل سكران باس وسكران ما يبت وما يبت كلاهما عن الكسائي انتهى الباب الرابع والعشرون الباب الخامس والعشرون في الآثار العلوية وما يتل الأمطار من ذكر النياه وأماكنها الفصل الأول في الرياح عن الأئمة إذا وقعت الريح بين الريحين فهي النكباء فإذا وقعت بين الجنوب والصدى فهي الجربياء فإذا هبت من جهات مختلفة فهي المتناوحه فإذا كانت لينة فهي الريدانة فإذا جاءت بنفس ضعيف وروح فهي النسيم فإذا كان لها حنين كحنين الإبل فهي الحنون فإذا ابتدأت بشدة فهي النافجة فإذا كانت شديدة فهي العاصف والسيهوج فإذا كانت شديدة ولها زفزفة وهي الصوت فهي الزفزافة فإذا اشتدت حتى تقلع الخيام فهي الهجوم فإذا حركت الاغصان تحريكا شديدا وقلعت الأشجار فهي الزعزعان والزعزع والزعزاء فإذا جاءت بالحصباء فهي الحاصبة فإذا درجت حتى ترى لها زيلا كالرسن في الرمل فهي الدروج فإذا كانت شديدة المرور فهي النؤوج فإذا كانت سريعة فهي المجفل والجافلة فإذا هبت من الأرض نحو السماء كالعمود فهي الاعصار، فإذا هبت بالغبره فهي الهبوة فإذا حملت المورة وجرت الزيل فهي الهوجاء فإذا كانت باردة فهي الحرجف والصرصر والعرية فإذا كان مع بردها ندى فهي البليل فإذا كانت حارة فهي الحرور والسموم فإذا كانت حارة وأتت من قبل اليمن فهي الهي فإذا كانت باردة شديدة تخرق البيوت فهي الخريق. فإذا ضعفت وجرت فويق الأرض فهي المسفسفة فإذا لم تلقع شجرا ولم تحمل مطرا فهي العقيم وقد نطق بها القرآن الفصل الثاني فيما يذكر منها بلفظ الجفء الرياح الحواشق المختلفة والشديدة البوارح الشمال الحارة في الصيف الأعاصير التي تهيد الغبار، اللواحق التي تنقه الأشجار المعصرات التي تأتي بالأمطار المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث السوافي التي تسفي التراب الفصل الثالث في تفصيل السحاب وأسمائها عن أكثر لأمة أول ما ينشأ السحاب فهو النشأ فإذا انسحبت الهواء فهو السحاب فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء لا تبصره ولكن تسمع رعده من بعد فهو العقر فإذا أضل فهو العارض فإذا كان ذا رعد وبرق فهو العراس فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمره فإذا كانت متفرقة فهي القزع فإذا كانت قطعا متراكمه فهي الكرفئ فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع وكنهور واحدها كنهورة فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي التخارير واحدها واحدتها فخرور فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة فإذا كانت سوداء فهي فخياء ومتفخطخة فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيلة فإذا غلب السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكسهر فإذا ارتفع ولم ينبس فهو النشاط فإذا انقطع في أقطار السماء وتلبد بعضه فوق بعض فهو القرد فإذا ارتفع وحمل الماء وكتف وأطبق فهو العماء والعماية والطحاء والطخاف والطهاء فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء فهو فهي الحبي فإذا عنا فهو العنان فإذا أظل الأرض فهو الدجن فإذا سود وتراكب فهو المحمومي فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب فإذا كان سحاب فوق سحاب فهو الغفارة فإذا تدلى ودنى من الأرض مثل هد القطيفة فهو الهيدب فإذا كان ذماء كثير فهو القنيف فإذا كان أبيض فهو المزن والصبير فإذا كان لقعده صوت فهو الهزيم فإذا اشتد صوت رعبيه فهو الأجش فإذا كان باردا وليس فيه ماء فهو الصراد فإذا كان خفيفا تسفره الريح فهو الزبرج فإذا كان ذا صوت شديد فهو الصيد فإذا هراق ماءه فهو الجهام يقال بل هو الذي لا ماء فيه الفصل الرابع في ترسيب المطر الضعيف عن الأصمعي أخف المطر وأضعفه الطل ثم الرزاد أقوى منه ثم الغش والدس ومثله الرك والرهمة الفصل الخامس في ترتيب الأمطار عن النضر بن شميل أول المطر رش وطش ثم طل ورزاد ثم نبح ونبخ وهو قطر بين قطرين ثم هطل وتهتان ثم وابل وجود الفصل السادس في ترتيب صوت الرعد على القياس والتقريب تقول العرب رعدت السماء فإذا زاد صوتها قيل ارتجست فاذا زاد قيل ارزمت ودوت فإذا زاد واشتد قيل قصفت وقعقعت فإذا بلغ النهاية قيل جلجلت وهذهبت الفصل السابع في ترتيب البرق عن الاصمعي وابي زيد وغيرهما من الأئمة إذا برق البرق كأنه يتبسم وذلك بقدر ما يريك سواد الغيم من بياضه قيل انكل انكالا فإذا بدا من السماء برق يسير قيل اوشمت السماء ومنه قيل أوشم النبت إذا أبصرت أوله فإذا برق برقا ضعيفا قيل خفي يخفي عن أبي عمر وخفى يخفو عن الكسائي فإذا لمع لمعا خفيفا قيل لمح وأومض فإذا تشقق قيلا عقا عقاقا، فإذا ملأ السماء وتكشف واضطرب قيل تبوج فإذا كثر وتتابع قيل ارتعج فإذا لمع وأطمع ثم عدل قيل له خلب الفصل الثامن في فعل السحاب والمطر إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل خفشت وحشكت فإذا استمر مطرها قيل هطلت وهتنت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 الفصل التاسع في أمطار الأزمنة عن أبي عمر والأصمعي أول ما يبدو المطر في إقبال الشتاء فسمه الخريف ثم يليه الوسمي ثم الربيع ثم الصيف ثم الحميم عن ابن قتيبة المطر الأول هو الوسمي ثم الذي يليه الولي ثم الربيع ثم الصيف ثم الحميم الفصل العاشر في تقصيل أسماء المطر وأوصافه عن أكثر الأئمة إذا احيا الأرض بعد موتها فهو الحياء فإذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة إليه فهو الغيث فإذا دام مع سكون فهو الدينة والضرب فوق ذلك قليلا والهطل فوقه فإذا زاد فهو الهتلان والتهتان فإذا كان القطر صغارا كأنه شذر فهو القطف فإذا كانت مطرة ضعيفة فهي الرهمة فإذا كانت ليست بالكثيرة فهي الغبية والحشة والحشكة فإذا كانت ضعيفة يسيرة فهي الذهاب والهيمة فإذا كان المطر مستمرا فهو الودق فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل فإذا تبعق بالماء فهو البعاق فإذا كان يروي كل شيء فهو الجود فإذا كان عاما فهو الجدى فإذا دام أياما لا يقلع فهو العين فإذا كان مسترسلا سائلا فهو المرتعن، فإذا كان كثير القطر فهو الغدق فإذا كان شديدا كثيرا فهو العز والعباب فإذا كان شديد الوقع كثير الصوب فهو السحيفة فإذا جرف ما مر به فهو السحيفة فإذا قشر وجه الأرض فهي الساحية فإذا أثرت في الأرض من شدة وقعها فهي الحريصة لأنها تحرس وجه الأرض، فإذا أصابت القطعة من الأرض وأخطأت الأخرى فهي النقبة، فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدها فهي الرصدة والعهاد نحو منها، فإذا أتى المطر بعد المطر فهو الولي، فإذا رجع وتكرر فهو الرج الرجع، فإذا تتابع فهو اليعلول، فإذا جاء المطر دفعات فهي الشابيب. الفصل الحادي عشر في تقسيم خروج الماء وسيلانه من أماكنه من السحاب صحة من الينبوع نبعة من الحجر بجسة من النهر فاضة من السقس وكفة من القربة ثربة من الإناء رشحة من العين انتكبة من الجرح سععة الفصل الثاني عشر في تفصيل كمية الماء وكيفيتها عن الأئمة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 فإذا كان على ظهر الأرض يسقي بغير آلة من دالية أو دولاب أو ناعور أو منجنون فهو سيح فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض فهو معين وسنم وفي الحديث خير الماء السنم فإذا كان جاريا بين الشجر فهو غلل فإذا كان مستنقعا في حفرة أو نقرة فهو ثغب فإذا انبط من قعر البئر فهو نبط فإذا غادر السيل منه قطعة فهو غدير، فإذا كان إلى الكعبين أو إلى أنصاف السوق فهو ضحضاح، فإذا كان قريب القعر فهو ضحل، فإذا كان قليلا فهو ضهل، فإذا كان أقل من ذلك فهو وشل وتمد، فإذا كان خالصا لا يخالطه شيء فهو قراح، فإذا وقعت فيه الأقمشة حتى يكاد يتدفق فهو سدم فإذا خاضته الدواب وكدرته فهو طرق فإذا كان متغيرا فهو سجس فإذا كان منتنا غير أنه شروب فهو آجن فإذا كان لا يشربه أحد من نتنه فهو آثن فإذا كان باردا منتنا فهو غساق يشدد ويخصص وقد نطق به القرآن فإذا كان حارا فهو سخن فإذا كان شديد الحرارة فهو حميم فإذا كان مسخنا فهو موغر فإذا كان بين الحار والبارد فهو فاثن، فإذا كان بارداً فهو قار، ثم خفر، ثم شبي، ثم شنان، فإذا كان جامدا فهو قارص، فإذا كان سائلا فهو سرب، فإذا كان طريا فهو غريض، فإذا كان ملحاً فهو زعاق، فإذا اشتدت ملوحته فهو حراق.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 فإذا كان ذاكيا في الماشية فهو نمير فإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو سلسل وسلسال فإذا كان يمس الغلة فيشفيها فهو مسوس فإذا جمع الصفاء والعذوبة والبرد فهو زلال فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مثمود ثم مضفوف ثم منكول ثم مجموم ثم منقوف وهذا عن أبي عمرو الشيباني الفصل الثالث عشر في تفصيل مجامع الماء ومستنقعاتها إذا كان مستنقع الماء في التراب فهو الحسي فإذا كان في الطين فهو الوقيعة فإذا كان في الرمل فهو الحشرج فإذا كان في الحجر فهو القلت والوقب فإذا كان في الحصى فهو الثغب فإذا كان في الجبل فهو الردهة فإذا كان بين جبلين فهو المصل. الفصل الرابع عشر في ترتيب الأنهار عن أئمة أصغر الأنهار الفلج ثم الجدول أكبر منه قليلا ثم السري ثم الجعفر ثم الربيع ثم الطبع ثم الخليج الفصل الخامس عشر في تفصيل أسماء الآبار وأوصافها عن أكثر الأئمة القليب البئر العادية التي لا يعلم لها صاحب ولا حاشر الجب البئر التي لم تطوى الركية البئر التي فيها ماء قل أو كثر الظنون البئر التي لا يدرى فيها ماء أم لا العينم البئر الكثيرة الماء وكذلك القلزم الرس البئر الكبيرة الضهول البئر التي يخرج ماءها قليلا قليلا المكول القليلة الماء الجد الجيدة الموضع من الكلى، المتوح التي يستقى منها باليد الخسيف المحفورة بالحجارة الطوي المطوية بالحجارة المعروشة التي بعضها بالحجارة وبعضها بالخشب الجمجمة المحفورة في السبخة المغوات المحفورة للسباع الفصل السادس عشر في ذكر الأحوال عند حفر الآباء إذا حفر الرجل البئر فبلغ الكدية قيل أكدا فإذا انتهى إلى جبل قيل أجبل فإذا بلغ الرمل قيل أذهب فإذا انتهى إلى سبخة قيل أسبخ فإذا بلغ الطين قيل أسلج فإذا بلغ الماء قيل أثبط فإذا وجد ماء كثيرا قيل أماها وأمها. الفصل السابع عشر في الحياض عن الأئمة المقرات الحوض يجمع فيه الماء الشربة الحوض يقفر تحت النخلة ويملأ ماء لتشرب منه النضح الحوض يقرب من البئر حتى يكون الإفراغ فيه من الزلوي الجرموذ الحوض الصغير الجابية الحوض الكبير الدعثور الحوض الذي لم يتأنق في صنعه الفصل الثامن عشر في ترتيب السيل وتفصيله إذا أتى السيل فهو أتي فإذا جاء يملأ الوادي فهو راعب بالراء فإذا جاء يتدافع فهو زاعب بالزال فإذا جاء من مكان لا يعلم به قيل جاءنا السيل درعا فإذا جاء بالقمش الكثير فهو مجلعب ومجلعب فإذا رمى بالزبد والقذر قيل غثا يغثب فإذا رمى بالجفاء قيل جفأ يجفأ فإذا كان كثير الماء ذاهبا بكل شيء فهو جحاف وجراف انتهى الباب الخامس والعشرون الباب الثادث والعشرون في الأراضين والرمال والجبال والأماكن والمواضع وما يتصل بها وينضاف إليها الفصل الأول في تفصيل أسماء الأراضين وصفاتها في الاتفاع والاستواء والبعد والغلظ والصلابة والسهولة والحزونة والارتفاع والانخفاض وغيرها مع ترتيب أكثرها عن الأئمة. إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر أو خمر فهي الفضاء والبراج والبراح ثم الصحراء والعراء ثم الرهاء والجهراء فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي الخبث والجدد ثم الصحصح والصردح ثم القاع والقرقر ثم القرف والبصف فإذا كانت مع الاستواء والاستساع بعيدة الأكناف والأطراف فهي السهب والخرق ثم السبسب والسملق والملق فإذا كانت مع الاتساع والاستواء والبعد لا ماء فيها فهي الفلاس والمهمه ثم التنوفة والفيفاء ثم النبنف والصرماء فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق فهي اليهماء والغطشاء فإذا كانت تضل سالكها فهي المضلة والمتيها، فإذا لم يكن لها أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل فإذا كانت قطراء فهي القي فإذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء والمفازة كناية عنها فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرث والمليع فإذا لم يكن فيها شيء فهي المرورات والسبروت والبلقى فإذا كانت الأرض غليظة صلبة فهي الجبوب ثم الجلد ثم العزاز ثم الصيداء ثم الججد فإذا كانت صلبة يابسة من غير حفن فهي الكلد ثم الجعجاع فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل فهي البرقة والأبرق فإذا كانت ذات حفا فهي المحصات والمحصبة فإذا كانت كثيرة الحفا فهي الأمعز والمعزاء فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سود فهي الحرة واللابة فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين فهي الحزيز فإذا كانت الأرض مطمئنة فهي الجوف والغائط، ثم الهجر والهضم فإذا كانت مرتفعة فهي النجد والنشد بتسكين الشين وفسها فإذا جمعت الارتفاع والصلابة والغلظة فهي المتن والصند ثم القف والفجفد والقردد فإذا كان ارتفاعها مع التساع فهي اليفاع فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرض ظهرها نحو عشر أذرع فهي فهي التل وأطول وأعرض منها الربوة والرابية ثم الأكمة ثم الزبية وهي التي لا يعلوها الماء ثم النجوة وهي المكان الذي تظن أنه نجاؤك ثم الصمان وهي الأرض الغليظة دون الجبل فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غلظ الجبل فهي الخيف فإذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمل فهي الرقاق والبرث ثم الميساء والدمثة فإذا كانت طيبة التربة كريمة المنبت بعيدة عن الأحشاء والنزوز فهي العذاثة، فإذا كانت مخيله للنبت والخير فهي الأريضة، فإذا كانت ظاهرة لا شجر فيها ولا شيء يختلط بها فهي القراح والقرواح فإذا كانت مهيأة للزراعة فهي الحقل والمشارة والدبره فإذا لم تهيئ للزراعة فهي بور. فإذا لم يصبها المطر فهي الكل والجرد فإذا كانت غير منطورة وهي بين أرضين منطورتين فهي الخطيطة فإذا كانت ذات ندى ووخامة فهي الغنقه فإذا كانت ذات سباخ فهي السبخة فإذا كانت ذات وباء فهي الوبئة والوبئة على مثال فعلة وفاعلة فإذا كانت كثيرة الشجر فهي الشجرة والشجراء، فإذا كانت ذات حياة فهي المحوات فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب فهي المسبعة والمذابة. الفصل الثاني في مرتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبيل ثم ترتيبه إلى أن يبلغ الجبل العظيم الطويل عن الأئمة أصغر مرتفع من الأرض النبكة ثم الرابية أعلى منها ثم الأكمة.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 ثم الأيهم ثم القهب وهو العظيم مع الطول ثم الخشام الفص الثالث في أبعاد الجبل مع تفصيلها عن الأئمة أول الجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم الشح وهو زيله ثم السند وهو المرتفع في أصله ثم الكيح وهو عرضه ثم الحضن وهو ما أطاف به ثم الريد وهو ناحيته المشرفة على الهواء ثم العرعرة وهي غلظه ومعظمه ثم الحيد وهو جناحه ثم الرعن وهو أوفه ثم الشعفة وهي رأسه الفصل الرابع في تفصيل أسماء التراب وصفاته عن الأئمة الصعيد تراب وجه الأرض البوغاء والدقعاء التراب الرخو الرقيق الذي كانه زريره الثرى التراب الندي وهو كل تراب لا يصير طينا لازبا اذا بله المور التراب الذي تمر به الريح الهباء التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقا عن ابن شميه الهابي الذي دق وارتفع عن الكسائي الشافيا التراب الذي يذهب من الأرض مع الريح النبيثة التراب الذي يخرج من البئر عند حفرها الراهفاء والدماء التراب الذي يخرجه اليربوع من جحره ويجمعه الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها العفاء التراب الذي يعفي الآثار وكذلك العفر الرغام التراب المختلط بالرمل السماد التراب الذي يسمد به النبات فإذا كان مع السرقين فهو الدمال بالفتح الفصل الخامس في تفصيل أسماء الغبار وأوصافه عن الأئمة النقع والعكوب الغبار الذي يتور من حوافر الخيل وأخفاف الإبل العجاج الغبار الذي تثيره الريح الرهد والفصل غبار الحرب الخيضعة غبار المعركة العثير غبار الأقدام المنين ما تقطع منه الفصل الثالث في تفصيل أسماء الطين وأوصافه عن الأئمة إذا كان حرا يابسا فهو الصلصال فإذا كان مطبوخا فهو الصخار فإذا كان علكا لاصقا فهو اللازب فإذا غيره الماء وأفسده فهو الحمأ وقد نطق بهذه الأسماء الاربعه في القرآن فإذا كان رطبا فهو الثأطس والثرمطة والطفرة فإذا كان رقيقا فهو الرداغ فإذا كان ترتصم فيه الدواب فهو الوحل وأشد منه الربغة والرزغة وأشد منهما الورطة تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها ثم صارت مثلا لكل شدة يقع فيها الإنسان فإذا كان حرا طيبا علكا وفيه خضرة فهو الغضراء فإذا كان مختلفا بالتبن فهو السياع فإذا جعل بين اللبن فهو الملاء الفصل السابع في تقصير أسماء الطرق وأوصافها عن الأئمة المرفاد والنجد الطريق الواضح وقد نطق بهم القرآن وكذلك الصراط والجادة والمنهج واللقم والمحجة وسط الطريق ومعظمه اللاحب الطريق الموسطى المهيع الطريق الواسع الوهم الطريق الذي يرد فيه الموارد الشارع الطريق الأعظم النقب والشعب الطريق في الجبل الخل الطريق في الرمل. المخرف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 الموسم مكان سوق الحجيج المدرس مكان درس الكتب المحفل مكان جتماع الرجال المأتم مكان اجتماع النساء النادي والندوة مكان اجتماع الناس للحديث والسمر المناطقة مكان اجتماع الغرباء ويقارب بالمكان حشد الناس للأمور العظام المجلس مكان استقرار الناس في البيوت الخان مكان مبيت المسافرين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 وطن الناس مراحو الإبلي الصبل الدواب زرب الغنم عرين الاسد وجار الذئب والضبع مكو الأردب والثعلب كناس الوحش أدحي النعامة قفرص القطى عش الطير قرية النمل نافقاء اليربوع كور الزنابير خلية النحل جحر الضب والحية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 المرجاس الحجر الذي يرمى به في البئر ليطيب ماءها ويفتح عيونها عن أبي تراب وأنشد إذا رأوا كريهة يرمون به رميك بالمرجاس في قعر الطوي الظرر الحجر المحدد الذي يقوم مقام السكين ومنه الحديث أن علي بن حاتم قال إن لا نجد ما نذكي به إلا الضرار وشقه العصا فقال أمر الدم بما شئ الجمرة الحجر يستجمر به في جمار المناسك المقلة الحجر يتقاسم به الماء المرضاد حجر الدق النبلة حجر لإزالة الاقذار البلطه الحجر الذي تبلط به الدار أي تفرش والجمع البلاط. الجمارة الحجر يجعل حول الحوض لئلا يسيل ماءه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 المهو حجر أبيض يقال له بصاق القمر المهات حجر البلور المرمر حجر الرخام الدملوك الحجر المدملك الدملق الحجر المستدير الرعوفة حجر يتقدم من طي البئر الرضاد حجارة تتربرض على وجه الأرض أي لا تثبت الصفاح الحجارة العراض الملسو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 الكديد الحجر تسره الأرض ويبرزه الحفر عن الصاحب اللجيفة صخرة على الغار كالباب اللي خاف فيها عرض ورقه. اليهير حجارة أمثال الأكف أتان الضحل صخرة قد غمر الماء بعضها وظهر بعضها الصلعه الصخرة الملساء البراقة الصيدان حجر أبيض تتخذ منه البرام الفصل الثالث في ترتيب مقادير الحجارة على القياس والتقريب إذا كانت صغيرة فهي حصاه فإذا كانت مثل الجوزة فهي نبلة فإذا كانت أعظم من الجوزة فهي قنزعة فإذا كانت أعظم منها وصلحت للقلب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 الفصل الثاني في مثله عن الأئمة إذا طلع أول النبت قيل أوشم وطر وكذلك الشارب فإذا زاد قليلا قيل ظصر فإذا غطى الأرض قيل استحلس فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل تناسل فإذا تهيأ اليبس قيل اقتار فإذا يبس وانشق قيل تصوح فإذا تم يبسه قيل هاجت الأرض هياجة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 فإذا ظهرت السنبلة قيل سنبلة ثم اكتهل وأحسن من هذا الترتيب قول القرآن ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه قال الزجاج ازر الصغار الكبار حتى استوى بعضها على بعض قال غيره فساوى الفراخ الطوال فاستوى طولها قال ابن الأعرابي أشفأ الزرع إذا فرخ وأخرج شفأه أي فراخه فآذره أي أعانه الفصل الرابع في ترتيب البطيخ عن الليل أول ما يخرج البطيخ يكون قعسرا ثم خبصا أكبر من ذلك ثم يكون قحا والحدج يجمعه ثم يكون بطيخا الفصل الخامس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 جرد كربها فهي صنبور فإذا مالت فبني تحتها دكان تعتمد عليه فهي, فهي رجبية فإذا كانت منطردة عن أخواتها فهي عوانة الفصل السابع مجمل في ترتيب حمل النخلة أطلعت ثم أبلحت ثم أبترت ثم أزهت ثم أمعت ثم أرطبت ثم أثمرت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 الدلال، الصراف، البقال، الجمال، الحمال الفصاد، الخراف، البيطار، الرائض الطراز، الخياط، القزاز، الامير الخليفة الوزير، الحاجب، القاضي، صاحب البريد، صاحب الخبر الوكيل، السقاء، الساقي الشراب، الدخل، الخرج، الحلال، الحرام البركة، البلكة، العدة، الصواب، الغلط، الخطا الوسوسه الحسد، الكساد، العارية، النصيحة، الفضيحة الصورة، الطبيعة، العادة، البخور، الغالية، الخلوق اللخلخة، الحناء الجبة الجثه المقنعه الدراعة الازار المضربه اللحاف المخده الفاخته القمري اللقلق الخط القلم المداد الحبر الكتاب الصندوق الحقه الربعه المقدمه السفط الخرج السفره اللهو القمار الجفاء الوفاء الكرسي القنص المشجب الدواس، المرفع القنينة الفتيلة الكلبتان القفل الحلقة المنقلة المجمرة المزاق الحربة الدبوس المنجنيق العرادة الركاب العلم الطبل اللواء الغاشية النفل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 الإقامة التيمم المتعة الطلاق الظهار الإيلاء القبلة المحراب المنارة الجبت الطاغوت ابليس السجين الغسلين الضريع الزقوم التسميم السلسبيل هاروت وماروت ويأجوج ومأجوج منكر ونكير.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 الجرمازج الكعك ومن ألوان الطبيق السكباج الدوغ باج النار باج شواء المزير باج الإسبيذ باج الداجيراج الطباهج الجرز باج الروذق الهلام الخاميز الخوذاب البزماورد أو الزماورد ومن الحلاوة الفالوذج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 النرجس البنفسج النسرين الخيري الثوسن المرزنجوش الياسمين الجلنا ومن الطيب المسك العنبر الكافور الصندل القرنفل الفصل الخامس فيما حاضرت به ومن مما نسبه بعض الأئمة إلى اللغة الرومية الفردوس الفردوس البستان القصاص الميزان السجنجل المرآة البطاقة رقعة فيها رقم المتاعي القرسطون القدام، الأسطرلاب معروف القسنطاس صلابة الطيل القسطري والقسطار الجهدد القسطل الغدار القبرس اجود النحاس القنطار 12 ألف أوقية البطريق القائد القراميد الأجر ويقال بل هي الطوابيق واحدها قرميد الترياق دواء السموم القنطرة معروفة القيطون البيت الشتوي الخيديقون والرساقون والإسفنط أشربة على صفات النقرث والقولنج مرضان معروفان سأل علي شريحا مسألة فأجاب بالصواب فقال له قالون أي أصدت الرومية. انتهى الباب التاسع والعشرون الباب الثلاثون في فنون مختلفة في الترتيب في الأسماء والأفعال والصفات الفصل الأول في سياقه في أسماء النار عن سعلب عن ابن الأعرابي الصلاة السكن الضرمة الحرق الحمدة الحدمه الجحيم السعير الوحى قال وسالت ابن الاعرابي عن الوحى فقال هو الملك فقلت ولم سمي الملك وحى فقال الوح النار فكأن الملك مثل النار يضر وينفع الفصل الثاني في تفصيل أصول النار ومعالجتها وترتيبها عن الأئمة إذا لم يخرج الزند النار عند القبح قيل كبا يكبو فإذا صوت ولم يخرج قيل صلد يسلد فإذا أخرج النار قيل ورا يري فإذا ألقى عليها ما يحفظها وينذكيها قيل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 وقد رثبت منها منتهت إليه معرفتي فمنها ما جاء على فاعلة يقال نجلت بهم نازلة ونائبه وحادثة ثم آبدة وداهية وباقعة ثم بائقه وحاطمه وثاقرة ثم غاشية وواقعة وقارعة ثم حاقة وطامة وصاخة ومنها ما جاء على التصغير كالربيق والأريق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 طبيفت الشمس إذا دنا غروبها أقربت الحبلة إذا دنا ولادها اهتجنت الناقة إذا دنا نتاجها عن الكتائي ضرعت القدر إذا دنا إدراكها عن أبي زيد طرقت القطاة إذا دنا خروج بيضتها أزفت الآزفة إذا دنا وقتها أحيط بفلان إذا دنا هلاكه أقطف العنب حان أن يقطف أحصد الزرع حان أن يحصد أركب المهر حان أن يركب أقرن الدم لحان أن يفقى عن أبي عبيد الفصل الخامس في تقسيم الوصف بالبعد مكان سحيق سج عميق رجع بعيد دار نازحة شأل مغرب نوى شفون سفر شاسع بلد طروح الفصل السادس في تفصيل أسماء الأجر الشكم أجرة الحجام وفي الحديث إنه قال لما حجمه أبو طيبة اشكموه الحلوان أجرة الكاهن البسله أجرة الراقي الجعل أجرة أجرة الفيجي الخرج أجرة العامل الجذر أجرة المغني وهو دخيل البركة أجرة الطحان عن ابن الأعرابي الداشن أجرة الدستوان عن النضر بن شميه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 المنحه أن تعطي الرجل الناقة أو الشاتة ليحتلبها مدة ثم يردها الإفقار أن تعطيه دابة ليركبها في سفر أو حضر ثم يردها إليه الإخبال والاكفاء أن تعطي الرجل الناقة وتجعل له وبرها ولبنها العرية أن تعطي الرجل نخلة فيكون له التمر دون الأصل الفصل التاسع في العموم والخصوص البغض عام والفرك فيما بين الزوجين خاص التشهي عام والوحم للقبل خاص النظر إلى الأشياء عام والشيم للبرط خاص الحبل عام والكر للحبل الذي يفعد به إلى النخل خاص الجلاء للأشياء عام والاجتلاء للعروس خاص الغسل للأشياء عام والقصارة للتوب خاص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 الهرب عام والاباق للعبيد خاص الحذر للغلاه عام والخرف للنخل خاص الخدمه عامه والسدانه للكعبه خاص الرائحه عامه والقطار للشواء خاص الوقر للطير عام والادحي للنعام خاص العدو للحيوان عام والعسلان للذئب خاص الضلع لما سوى الانسان عام والخمع للضبع خاص الفص العاشر في تقسيم الخروج خرج الإنسان من داره برز الشجاع من مكمنه انسل فلان من بين القوم تفصى من أمر كذا مرق السهم من الرمية فتقت الرطبة من قشرها دلق السيف من غنده فاحت رائحة الزهر نور النبت إذا خرج زهره خلص الطعام إذا خرج من الجوف إلى الفن صبع فلان إذا خرج من دين إلى دين فملصت السمكة من يد الصائد إذا خرجت منها الفصل الحادي عشر فيما يختص من ذلك بالأعضاء الجحود خروج المقلة وظهورها من الحجاج الدلع خروج اللسان من الشفة. الانضحاق خروج البطن الفصل الثاني عشر يقاربه ويناسبه في تقسيم الخروج والظهور نجم قرن الشاف خطر ناب البعير صبأ الثنية الصبي نهد سبي الجارية طلع البدر نبع الماء نبغ الشاعر أوشم النبث بكر البتر حمم الزغض الفصل الثالث عشر استخراج الشيء من الشيء نبث البئر إذا استخرج ترابها استنبط البئر إذا استخرج ماءها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 كمث الخروفة سحف الشعر كسح الثلج، بشر الأديم إذا أخذ بشرته جلف الطين عن رأس الدني إذا أخذه منه سحى الطين عن الأرض عرق العظمة إذا أخذ ما عليه من اللحم اتفح القدرة إذا أخذ صفاحتها وهي زبدها وما على منها الفصل الخامس عشر في أوصات تختلف معانيها باختلاف الموصوف بها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 ومن الذنود الذي لا يوري الأعزل من الرجال الذي يخرج إلى القتال بلا سلاح ومن السحاب الذي لا مطر فيه ومن الدواب الذي يعزل ذنبه الفصل السابس عشر بتسمية متضادين باسم واحد من غير استخصاء الغريم المولى الزوج البيع وراء الصريم أي الليل وهو أيضا الصبت لأن كل منهما ينصرم عن صاحبه الجلل اليسير والجلل العظيم لأن السير قد يكون عظيما عندما هو أيثر منه والعظيم قد يكون صغيرا عندما هو أعظم منه الجون الأسود وهو أيضا الأبيض الخشيب من السيوف الذي لم يسقل وهو أيضا الذي أحكم عمله وفرغ من فقله الفصل السابع عشر في تعديل ساعات النهار والليل على أربع وعشرين لفظة عن حمزة عن الحسن وعليه عهدتها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 ظلف النفس إذا منعها هواها فطم الصبي إذا منعه اللبن حلأ الإبل إذا منعها الماء طرفها إذا منعها الكلأ عن أبي زيد. الفصل الحادي والعشرون في الحد حقن اللبن قصر الجارية حبث اللفة رجن الشاتة كنز المال فرب البولة الفصل الثاني والعشرون في السقوط زرع ناب البعير هوى النجم انقض الجدار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 المكاوحة المجاهرة بالممارسة الاستطراض أن ينهزم القرن من قرنه كأنه يتحيز إلى فئة ثم يكر عليه وينتهز الفرصة لمفاردته الفصل الرابع والعشرون في مخالفة الفاضل للمعاني عن الأئمة العرب تقول فلان يتحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وفي الحديث إنه كان يأتي حراءة فيتحنت فيه الليالية أي يتعبد فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرجه من النجاة ويتحوب إذا فعل ما يخرجه من الحرج والقوب وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود من قول القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك ويقال امرأة خذور إذا كانت تتجنب الأقذار ودابة ريض إذا لم ترض الفصل الخامس والعشرون في اللمعان لألاء الشمس والقمر لمعان السراب والصبح بصيص الدر والياقوت وبيض المس والعنبر بريق السيف تألق البرت رفيق الثغر واللون أجيج النار وهصيصها على ابن الأعرابين الفصل السادس والعشرون في تقسيم الارتفاع طمى الماء متى النهار سفع الطيب والصبح نشف الغيم علق الطائر، سقع الصراط، طمح البصر. الفصل السابع والعشرون في تقسيم الصعود، صعد السطح، رقي الدرجه علا في الأرض، توقل في الجبل، اقتحم العقبة، فرع الأكمة، تسنم الرافية، تسلق الجدار. الفصل الثامن والعشرون في تقسيم الثمان والكمال، عشرة كاملة، نعمة سابقة، حول مجرم. شهر كريث عن الأصمعي وغيره ألف صطم ذرهم واف رغيف حاضر عن أبي زيد، خلق عمم شاب عبعب إذا كان تام الشباب عن أبي عمض الفصل التاسع والعشرون في تقسيم الزيادة أقمر الهلال نما المال مد الماء زبا النبت زكى الزرع أراع الطعام من الريع وهو النزول انتهى الباب الثلاثون وبانتهائه ينتهي كتاب فقه اللغة والسر العربية ويليه الحق وهو نخبه من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي هو أبو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف ابن الأجدابي الطرابلسي عاش في القرن الخامس للهجرة وكان من أهل اللغة والأدب والحفظ وأجدابية قرية من قرى إفريقية ينسب سلفه إليها وله تصانيف حسنة منها مقدمة لطيفة سماها كفاية متحفظ وهي مختصر فيما يحتاج إليه من غريب الكلام نظمها بعض العلماء منهم القاضي شهاب الدين ابن الخوبي سنة 93 وستمائة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 والقمح دوة الناشد من الرأس فوق القفا والشؤون عروق في الرأس منها يجري الدمع إلى العينين وام الرأس جلدة رقيقة فوق الدماغ إذا بلغت الشجة إليها قيل لها مأمومة والغدائر ذوائب الشعر واحد الواحده غذيرة وفرع المرأة شعرها والصماف ثقب الاذن الذي يفضي إلى المسمع ومحي الإنسان وجهه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 وهو المعطس والمخطم والخرطوم والمارن مالانا من الأنف والأرنبة طرف المارن النواجد والأرحاء هي الأدراس وقالوا الناجد برس الحلم فإذا سقطت أسنان الصبي قيل قد ثغر الصبي فهو مسغور فإذا نبثت قيل قد استغر واستغر بالثاء والثاء مع التشديد فيهما واللسان يذكر ويؤنت الوجه الثاني من الشريط الخانس من كتاب فقه اللغة والسر العربية ستمة الملحق صفات السهام نص السهم حبيبته وقبحه عوده والنضي ما عري من القبح والرعض مدخل النص في السهم والرفاف العقب الذي فوق الرعض والقذد ريش السهم الواحدة قذة والفوق الفرض الذي يدخل فيه الوتر والكثاب سهم صغير يتعلم به الرمي والجماح نحوه والقرن جعبة السهام وهي الكنانة أيضا والجفير الوفضة وجمعها رفاض الدروع والبيض البدن الدرع وهي النترة واللامة والزرف والفضفاضة والسابغة والسلوقية دروع منسوبه إلى سلوق وهي قرية باليمن والحطمية دروع منسوبة إلى حطمة بن محارب من عبد القيف واليلب دروع كانت تعمل قديما من الجلود، وقيل اليلب الدرق وانشد عليهم كل سابغة دلاص وفي أيديهم اليلب المدار والقثير مسامير الدروع وهي الحربي ايضا واحدها حرباء والتركة والتريكة البيضاء. والقونس أعلى البيضة وجمعها قوانث والمغفر زرد ينسج على قدر الرأس وجمعه مغافر باب في الطير المضرحي النسر الأعظم وكذلك القشعم والشوزنيخ الصقر وهو الاجدل والقطامي واللقوة العقاب ومن صفاتها الشغواء والخذارية والفتخاء والهيثم فرخ العقاب وذكر بعضهم أن الهيثم فرخ النسر أيضا والهوزة القفاط، وهي الغطاة أيضا وجمعها غطاة والصلفلة الفاخته والعق الحمام الواحد جوزل والحمام عند العرب هي البرية ذات الأطواق كالفواخت والطماري ونحوها وأما الدواجن فهي في البيوت وما أشفهها من طير الصحراء اليمام والحاسم الغراب ويقال له ابن دأية ويقال نغق الغراب ينغق بغين معجمة إذا صاح وكذلك نعب ينعب وشحج يشج ويشحج والواق الصرد وهو طائر يتشاؤم به وجمعه سردان واليعاقيب ذكور الحجل والأنثى سلكة والغياد ذكر البوم والحيقطان ذكر الدراج وساق حر ذكر القماري والخرب ذكر الحبارة والنهار فرخ الحبارة والليل فرخ الكروان والعطر فان الديك والأخيل الشقراق والوطواف الخطاف والكعيث البلبل والغرانيق طير الماء الواحد غرنيق والمكاء طير يصوت في الرياض، سمي مكاء لأنه يمكو أن يصفر والوفع طائر صغير ومنه الحديث إن استرافيل لا يتواضع لله حتى يصير كالوصي والضوع طائر ايضا والنغر العصفور وجمعه نغران والنهث طائر صغير الحجم صغير الجسم والسبد طائر لين الريش اذا قطرت عليه قطره من ماء جرت من لينه وجمعه سبدان، والتنوط والتنوط طائر يدلي خيوطا من شجره ثم يفرخ فيها والبرقش طائر يلمع وهو الذي يسميه اهل الحجاز الشرشور وبغاه الطير خفافها التي لا تصيد منها والسقطان من الطائر جناحاه وهما يداه وفي الجناح عشرون ريشه اربع منها قوادم وهي اعلاها ثم اربع مناكب ثم اربع كلا ثم اربع أباهر وهي التي تلي الجنب والعسريه عرف الديك وكذلك عرف الخرب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 والجندب شبيه بالجرادة يكون في البرية وهو الذي يطير من شدة الحر ويصيح والصدى شبيه به وهو الذي يسمى الصرار ويقال له الجد جد الذكر من الأفاعي والشجاع الحية والشيطان الحية الخفيفة والنضماض الكثيرة الحركة ومن أسماء الحية الأيم والارقم والصل والأصلة والحباب والحضب والثعبان ما عظم من الحيات والحفاف حيه عظيمه تنفخ ولا تؤذي والشبدع العقرب والعقربان ذكر العقارب والحمة سم العقرب ويقال لذغته العقرب ولسبته وأبرته ووكعته ويقال في الحية عضت تعض ونهشت تنهش ونشطت تنشط ونكرت بأنفها تنكر والهمج البعوض. والقمع ذباب أزرق عظيم الواحدة قمع والخازباد ذباب يكون في العشب والخوقع الصغير من الذباب والذر صغار النمل والمأزن بيض النمل والعلس القراد وهو البرام أيضا وأول ما يكون القراد قمقامة ثم يصير حمانة ثم يصير قرادا ثم يكون حلمة والقمل دواب صغار من جنس القراد ويقال هي كبار القردان والواحدة قملة والفرعة القملة والخدرنق ذكر العناكب والعناكب جمع عنكبوت والليث برض من العناكب قصير الأرجل يصيد الزباب وثبا والحرباء ذكر أم حبين وقيل هو دابة يشبهها وهو يستقبل الشمس ويدور معها كيف دارت والحجل هو الحرباء ويقال له الشقزان وجمعه الشقزان والعضرفوت الذكر من العضاء والجخدب دابة نحو من ذلك وجمعه جخادب والصرفة دابة تبغي بيتا حسنا تكون فيه يقال في المثل هو اصنع من صوفة والقرمبة دويبة مثل الخمكساء تقول العرب القرمبة في عين أمها حسنة والاساريع عدود يكون في الرمل بيض طوال حلس تشبه به الشعراء اصابع النساء واحدها اسروع ويقال هي شحمه الأرض وهي التي يقال لها بنات النقى والضربان دابه منتنه الريح وسام ابرص هو الوجه والحشرات من دواب الارض ما صغور منها مثل الضب والفاره واليربوع وما دون ذلك الواحده حشره والحسل ولد الضب والمكن بيضه والكشى شحمه والواحدة كشيا والحارش صائد الضباب يقال حرشت الضب واحترشته إذا فته والحرزون دويبه شبيهة بالضب والبر الفأرة والخلد فأرة عمياء ويقال هو الخلد بكسر الخاء ذكر ذلك عن الخليل والزبابة فأرة صماء والوبرد ويبة تقرب من السنور والشيهم ذكر القنافذ والدلدل القنفذ العظيم والعجوم ذكر الضفادع والغيل ذكر السلاحف والأنثى سلطفاء والرق العظيم من السلاحف والبيون ذكر السنانير وهو السنور والقط والخيطل والهر والسرعوب بن أرسن ويقال له النمس باب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 وهي البيزرة ايضا وجمعها بيازر والأفقية زقاق الماء واحدها سقاء والوطاب زقاق اللبن واحدها وطب والأنحاء والحمط زقاق السمن والواحد نحي وحميت وأصغر أوعية السمن العكه ثم المسأب ثم الحميت وهو أكبر من المسأب ثم النحي وهو أعظمها والزوارع زقاق الخمر واحدها ذراع والشكاء أسية صغار تتخذ من مسوك السخال الواحدة شكوى والغرب الدلو العظيمة والذنوب الدلو أيضا وكذلك السجل وقيل لا تسمى سجلا ولا ذنوبا حتى تكون مملوئا والسلم الدلو التي لها عروة واحدة مثل دلاء أصحاب الرواية والعرق وثاني الخشبتان اللتان تعرضان على الدلو كالصليب والوزم السيور التي بين آذان الدلو والعراقي والعناج حبل يشد تحت الدلو الثقيله ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا للوزم والكرب أن يشد الحبل على العراقي ثم يثنى ثم يسلف. والدرك حبل يجعل في طرف الحبل الكبير ليكون هو الذي يلي الماء ولا يعفن الحبل وفرغ الدلو مصب الماء من بين وتين والرشاء الحبل وجمعه أرشية والمقاف الحبل أيضا وجمعه مقوط وكذلك الشطن وجمعه أسطان والمكد الحبل من الليف والمغار الحبل الشديد الفتل وكذلك المحفد والممر والمحملج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 والمحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد والخطاف هو الذي تجري فيه البكرة فإذا كان من خشب فهو قعو والسنة الحديدة التي تشق بها الأرض للحرف وتسميها العامة السكة والنير المضمد وهو الخشبة التي تجعل في عنق الثور والمنصحه الإبرة هي المخيط والخياط أيضا يقال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 باب الالسنه والكلام والسكوت الحذاقي الفصيح اللسان البين اللهجة ومثله الفتيق اللسان والمسلاق والمصطع والخطيب المصقع الزريق البليغ المدره لسان القوم المتكلم عنهم الحليف اللسان الحديد الهدر المسهب الكثير الكلام فإذا كان من خرف فهو المفند الإذراع كثرة الكلام والافراط فيه واللخى كثرة الكلام في الباطل يقال رجل الخا وامرأة اللخواء وقد لخى لخا الهوب الكثير الكلام وجمعه اهواب والمتبكل المختلط في كلامه وهو التبكل الهتر السقط والخطأ من الكلام يقال منه رجل مهتر ومثله الفقساق اللقاعة والتلقاعة الكثير الكلام الذي يتكلم بأقصى حلقه يقال فيه مقمقه ولقاعات وفي لسانه حكلة أي عجمة رتج في منطقه رتجا وأرتج عليه إذا استغلق عليه الكلام وأصه من الرتاج وهو الباب يقال أرتجت الباب أي أغلقته الألف العيي وقد لففت لففا قال الأصمعي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 الهراء المنطق الفاسد ويقال الكثير والخفل مثله المفحم الذي لا ينطق التغمغم الكلام الذي لا يبين الموادعه المناطقة اللخلخاني الذي فيه عجمة يقال فيه لخلخانيه ومن أصوات الناس وحركتهم يقال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 الكرير مثل صوت مختنق والمجهود الجؤار الصوت مع استغاثة وتبرع والرز الصوت الأحبش الجهير من الصوت والصليل والصريف مثله والسكوت هو الإرمام والصمات الصمت والسكات ويقال لم يترمرم إذا سكت باب الأزمنة والرياح وأسماء الدهر ونعوث الأيام والليالي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 وحمت وحمسة ومحت وقد حمت ومحت هذا في شدة الحر فإن سكنت في الريق مع شدة الحر قيل يوم عكيك ومثله ليلة عكيكة وومدة وقد ومد التمد ومدا والاسم الومدة تاجم النهار استد حره ومثله غم يومنا غموما من الغم وهو شدة الحر الثقرة شدة الحر ومثله فرة القيظ والعكه والابتجاج صمحته الشمس أصابته الرمضاء شدة الحر يصيب الحصى الاحتدام شدة الحر يقال بخبخوا عنكم من الظهيرة وخبخبوا وهريقوا وأهريق واريقوا كل هذا بمعنى أبردوا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 وأغباش الليل بقاياه وليل مسحنكك ومطلخم أسود ويقال في شدة الأيام يوم قسي وهو الشديد من حرب أو شر ويوم عماس وهو الذي لا يدرى من أين يؤتى له ومنه يقال أتانا بأمور معمسات أي ملويات يوم عصيب وعصبصب وليلة عصيبة أي شديدة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 وهو التام وكذلك اليوم والشهر وهو يوم أجرد وجريد تجرمز الليل ذهب سلخن الشهر سلخة وسلخا إذا مضى عنه العصران الغداف والعشي والعصر مثل العصر والمحرم الماضي المكمل النجيرة آخر يوم من الشهر لأنه يدخل نجر الذي يدخل بعده قال الكوميت والغيث والبرق والمتألقات من الأهلة في النواجر والسرار ليلة يستسر فيها الهلاج ومن أوقات الليل مضى من الليل عشر مضى سعو من الليل وسعواء وجهمة وجهمة وجرس وجرش وهثيء وهتاء وجوش وهزيع وقويمة من الليل والديداء من الشهر آخره وهو الزأداء الموهن والوهن نحو من نصف الليل ويقال الرياح أربع الصبا وهي القبول والدبور والجنوب والشمال هذه معظم الرياح والصبا تهب من المشرق والدبور من المغرب والجنوب من مطلع سهيل إلى كرسي بنات نعش والشمال تقابلها وكل ريح من هذه الأربعة تحرفت فوقعت بين الريحين فهي نكباء يقال نكبت تنكب نكوبا طيلة وهي التي بين الصبا والشمال والجربياء التي بين الجنوب والصبا ومحوته هي الدبور ومن أسماء الجنوب الأزيب والنعامه والحيف إذا هبت بحر والشمال هي الجربياء ونسع ونصف ومحوته لا تتصرف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 والسهوك والسيهوك والسهوج والسهوج كله الشديدة والدروج التي تدرج مؤخرها مثل ذيل الرسن في الرمل والخجوج الشديدة المر والمتذبذبه التي تجيء منها هنا مرة ومنها هنا مرة والبوارك الشديدة والنسيم التي تجيء بنفس ضعيف نسمة تنسم نسيما ونسما وقالوا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 والحرور بالليل وقد يكون بالنهار الهلاب الريح مع المطر قال الشاعر أحس يوما من المشتات هلابا ريح خازم أي باردة المعصرات التي تأتي بالمطر والسوافن والأعاصير التي تهيج بالغبار واحدها إعصار والهبوة الريح بالغبرة والنضنضه التي تجري فوية الأرض الرياح الحواشق والمشتكرة المختلفة ويقال الشديدة والرياح العضية الباردة البوارق الشمال الحادة في الصيف ويقال في الشمس زبت الشمس وأزبت وضرعت ودنفت وضيفت اي دنت للغروب ويقال هي الغزالة إذا ارتفع النهار وأيات الشمس ضوءها ويقال أياهها بالهاء يقال الهالة دارة القمر والفخت ضوء القمر يقال جلسنا في الفخ باب الشجر والنبات في السهل والجبل. فمن أشجار الجبال العرعر والضيام والنبع والنشم والشوحة والتألب والحماط والحثيل والجليل وهو الثمام واحدته جليلة والشث والضبر وهو جوز البر والمظ وهو رمان البر والرمف وهو بهرامج البر والشوع وهو شجر البان ومن شجر السهل الرنث والقبة والعرفج والنقد والشقار والكسراب وهو جوز البر والأثاني والسطارة والغبراء والطحماء والدرماء والحرشاء والصفراء والكرش والحلبة والينمة والراء وحدته رآة والشبرم والسرح والنعض والنفل والحسك والسعدان والجرجار والعرار وهو بهار البر والاقحوان وهو البابونك ويقال له القراص واحدتها قرافة والشكاعة والحنوة والزباب والبهمة والزرق الحندققي العبيثران والعبوثران شجر طيب الريح والصعبر والضعبر شجر بمنزلة الصدر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 والخبط والنصي ما دام رصبا فإذا يبس فهو الحلي وإذا يبس الأفاني فهو حماس ومنه الحمض والخلة فالحمض ما كانت فيه ملوحة والخلة ما سوى ذلك العرب تقول الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها وهذا كله نبت لا شذر عظيم فمن الحمض الرنس والقبة والرغل والقلام والهرم والدرماء والنجيل والخضراف والغولان العضاه كل شجر له شو سمن أعرف ذلك الطلح والسلم والسيال والعرفقة والثمر والشبوهان والقتان الضعة شجر مثل الثمام وجمعه ضعوات الصفاح الخلاف الرند شجر طيب من شجر البادية وقد يسمى العود الذي يتبصر به رندا وليس بالآس. القرزح شجر واحدته قرزحة السخبر شجر واحدته سخبرة الوقل شجر المقل واحدته وقلة وهو الخشل واحدته خشلة والخشل أيضا رؤوس الخلاخيل والأسورة الفصيص شجر تنبت الكمأة في أصله الميت شجر كبير ذو حب صغير أسود والغاف والأسحل والسراء شجر والمرخ والعطار من الشجر يكون فيهما النار الفرصاد التوتو والساسم الأبانوس الأثاب من أشجار البرية واحدتها أثابة والبشام شجر يستاك به الكهبل شجر عظام والعرفة والعتراء شجر صغار الواحدة عطرة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 وكذلك الأيكث والدغل والعيل والغريف والشعراء والزأرة والابث ويقال هي من الحلفاء خاصة والخيث والأشب في ابتداء نبات الأشجار وثوريقها يقال أقمل الرمس أول ما يتفطر ليخرج ورقه فإذا زاد قليلا قيل أربا فإذا زادت خضرته قيل قد بقل فإذا بيض وأدرك قيل حنطة فإذا جاوز ذلك قيل أورث فهو وارث ولا يقال مورث وإذا تفطر العرفج ليخرج قيل قد احوى فإذا تفطر الغضى قيل قد نضح الربل ضروب من الشجر إذا برد الزمان عنها وادبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر يقال قد ربلت الأرض والخلفة نبات ورق بعد ورق والغمير نبت ينبت في أصل النبت والاعبال وقوع الورق يقال أعبلة الأشجار إذا سقط ورقها واسم الورق العبل والعبل مثل الورق وليس بورق ويقال كل ورق مسكول كالأرطى والأسل والطرفاء وأشباه ذلك وما وقع من ورق الشجر فهو سفير والسنف الورقة يقال أنصف الثمام خرجت أماسيخه واحدته أمسوخة واحجن خرجت حجنته وكلاهما خوص الثمام وإذا مطر العرفج ولا نعوده قيل قد نفت أوده قد فإذا تود شيئا قيل قد قمل لأنه يشبه ما خرج منه بالقمل فإذا زاد قليلا قيل قد أرقب قد ارقبت فإذا ازداد قليلا آخر قيل قد أربى لأنه يشبه بالربى وهو حينئذ يصح أن يؤكل فإذا سمت خوفته قيل قد أخوف ويقال من الورق والالتفاف شجرة فنواء ذات أثنان وشجرة قنواء طويلة وشجرة مرداء وغصن أمرد لا ورق عليهما وشجرة وريقة ووريقة كثيرة الورق الزمخر الكثير الملتف من الشجر والخوف القضيب والشكير ما نبت حول الشجرة والربود الشجرة العظيمة والدوحة العظيمة والوارقه الخضراء الورق الحسنته وأما الوراق فخضرة الأرض من الحشيش وليس من الورق والخرف كل قضيب من شجرة وجمعه خرفان ومن أثمار الشجر وما تبقى من الشجر البرير ثمر الأراكي فالغض منه المرد والنضيج الكباس العلف ثمر الطلح واحدته علفه والحبلة ثمر العباه والبرم ثمر الطلح واحدته برمة المصعة ثمر العوسج وجمعها مصع العروة من الشجر الذي لا يزال باطيا من الأرض لا يذهب ويقال في ابتداء النبات وإدباره يقول العرب شهر ما ترى وشهر ترى وشهر مرعة فأما ما ترى فهو أول ما يقول المطر فيبتل منه الأرض ثم يطلع النبات فذلك قولهم ترى ثم إذا طال بقدر ما يمكن النعم أن ترعاه فذلك المرعى. فإذا حسنا نباتها قيل قد اكتهل فإذا اشتك خصاص النبت قيل قد اشتكى فإذا خرج زهره قيل قد زفر وقد أخذ زخارية فإذا كان يغطي الأرض بكثرته قيل قد استحلت فإذا بلغ واتصل بعضه ببعض قيل قد استأسد فإذا صار بعضه أسول من بعض قيل قد تناسل النبت أبشرت الأرض إذا أخرجت نباتها وما أحسن بشرتها وأودست الأرض وما أحسن ودسها وأمشرت وما أحسن مشرتها وتودست وابأكت وابمأكت كله إذا خرج نبتها وكر النبت إذا نبت وطر طرورا وكذلك طر الشارب كثأ النبت والوبر إذا طلع واكتهل طال فإذا طلع قيل ظفر تغفيرا اللعاء أول النبت وألعت الأرض وتلعت إذا انبتت اللعاء عرض النبت يا عرد ونجم إذا صلع وكذلك الناب وغيره فإذا تهيأ النبات لليبس قيل قد افطار فإذا يبس وانشق قيل قد تصوح فإذا تم قيل قد هاجت الأرض تهيج هياجه فإذا كان فإن كان من أحرار البقول وذكورها قيل لما يبس منه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 الخلفة ما نبت في الصيف واللوى ما يبث منه فإذا طال النبت قيل قد تروح فهو متروح والهجير ما يبث من الحمض وعنت الارض بالنبات أنبتت الزانين نبت الواحد ذؤنون وفرثوث يقال خرج الناس يزأنون ويطرثفون إذا خرجوا يأخذون ذلك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 والعظلم يقال هي الوثمة والعندم دم الاخوين ويقال هو الأيدع أيضا ويقال البقم والقب, والقب الربة والحفء البردي والشقر شقائق النعمان ويقال نبت أحمر واحدته شقر وبها سمي الرجل الأفاني نبت أصفر وأحمر الواحدة أثانية والمرار نبت أو شجر إذا أكلته الإبل تقارصت عنه مشاثرها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 النجب لحاء يقال منه الشجرة أنجبها إذا قشرتها أنجبت قضيبا من الشجرة قطعته إن العود خضادا أو إن غطا غطاطا إذا تسمى من غير كسر بين فإذا عطفته قلت خفضته وأغفضته خفضا وحنوته أحنوه حنوا وأطرته آطره أطرا والأجزال أصول الحطب العظام المقطع واحدها جزل والجزل اليابس من الحطب الابن العقد في العود